أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة إبراهيم أول سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى فراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هي الله نافع وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويفدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم <تصفيق> ولقد أرسلنا موسى بآياتنا عن أخري قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَيَّ وَلَا تَكْفُرُونِ إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذلك بلاء من ربكم عظيم. <تصفيق>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 قالت رسلهم أهل الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين <تصفيق>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 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد انسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمال مكرمات اشتدت به الرياح في يوم عاطف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله الرحمن الرحيم ألف العمراء كتاب أنزلناه إليك لتحرج الناس من الظلمات إلى النور هذا القرآن ومكونا هذه الحروف كتاب أنزلناه إليك وبع بعض التفاسير بيقولوا ألف لام راء جعلوا هذه الحروف عبارة عن أسماء للصور يعني هذه ألف لام راء هذا كتاب أنزلناه إليك المقصود يعني هذه الصورة كثير ما بيجعل هذا المصري كذا يجعل أسماء للصور الناس بيقولون هذا لأنك لأنك تزول بيقول كذا الف الامراك كلها مكرره ها هذا ذا الكتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يعني هذا الكتاب انزله الله ليخرج الناس من الظلمات الى النور هذا في التعبير يدلنا على عندما يسمي الله الظلام او الباطل ظلم راد بالظلمات الباطل وال والنور الحق ودين الحق فكان عندما يخرج الناس من الظلمات الى النور يعني كان الناس في الوضع الدين يعيشون في ظلمات يعني في حياه متعبه حيره ما يدرو كيف يتصرفون ما يديرون كيف يعني يفرغوا كيف يتعاملوا كل مره يقول لهم قانون كل يعني ما يستطيعوا يحددوا لهم نظام ولا يستطيعوا هم في ظلام فالواقع في مهما تدوروا مهما حصل لهم لكن هذا الدين يخرجهم من هذا الظلام إلى النور يدلهم على كيفية التعامل وعلى كيفية يعني وعلى المقصود من خلق الإنسان ومن المراد من خلق الإنسان يعني حتى يفهم الإنسان كل شيء حوله ويعيش في أمان وفي راحة وفي سعادة يخرجهم من الأش من الجهالة والظلام وال يعني أش والفساد إلى الأجل العدالة والنور يعني نحن الحين نحن نصير واحد في الظلام يو واحد ما بيصغي ويتحرك ويزير وكما قال النور استفاد منه فعده سبير وصل الطريق قال هكذا الدين والقرآن يبين لنا نعيش بي يعني بيخرجنا من الظلمات إلى النور إلى أن الشريعة هذه سواء أخرج الناس إلى أي أو دلت الناس على ما يشعدهم وما ينظم حياتهم وينظم أيش يعني تعاملاتهم وكل أمورهم؟ يدخل الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قال يدخل الجنة بإذن ربهم. هنا الإذن قال يعني بتسير الله. لأن لاه لأن خروج الإنسان من شيء إلى شيء جو صعب. الخروج من شيء قد اعتاده. قد اعتادوا على على مثل عد... يعني على الكفر وعلى الافتاد. جو صعب خروجهم عنه. يحتاجوا الى تيسير من الله وألطاف من الله فلذا قال يخرجون الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم يعني بييسير من ربهم لان هذا الامر بيكون شاق على كثير من الناس لان لان الخروج عن المالوف بيكون صعب باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد فسر الى النور وش النور قال يعني الى صراط العزيز الحميد أو هذا كان بدر الى النور الى صراط العزيز الحميد هذا هو النور عزيز الحميد الله الذي وفي قراءه حفص الله العزيز الحميد أطبال. الله يجو الاطباء الله هنا مبتدا ويجو بعدها خبر إذا قلنا الله على قراءه نافع فالذي فال يجو خبر وقلنا الله على قراءه حفص وجهه بدل يعني الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات <تصفيق> ونما <ؤلف> غير بده ما غير بده مجرى ذاك الجر اه على قرات الجر قديه ما عبد <تصفيق> <تصفيق> الله الذي له ما في السماوات وما في الارض يعني الى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض يعني الذي كل شيء له فهو العارف بكل شيء والعالم بكل شيء وهو المستحق ان نتبع امره الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد ويل قاله الدعاء, بالهلاك في الدعاء للهلاك في مثل وقال ان للهلاك وأظن إنه يعني عن الهادي عليه السلام إنه الويل هو الهم والغم الغم الطويل ويل للكافرين من عذاب شديد يعني باجي المهم وغم شديد يعني غم طويل من إيش من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله كان الكافرين قال الكافرين منهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة اذ يستحب حياه الدنيا على الاخره يعني بفضل الدنيا على الاخره مبلغ عن في معنى لفظه يستحب في معنى اللفظ بيقولوا يستحب معناها طلب الحب بيقولوا استفعال الطلب يعني طلب ان يحب الدنيا اكثر من ايه من حب الاخره يستحب نعم يعني نفهم ان حاجه هو دي بيسويها هو يعني ان بي يطلب من نفسه انها تقدم الدنيا على الاخره يستحب يعني بيطلب من نفسه إنها تقدم الدنيا على الآخرة، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون لها وهذا بيكون أيه يعني بقي أصل الكفر وأصل العناد تقديم الدنيا على الآخرة إثارة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبقونها أي يصدوا عن الدين وعن الحب. ويبغونها عوجاة يعني إما يبغونها عوجاة يعني يحاولوا أن يجدوا فيها الانتقادات حتى يروهها الناس بصورة حوية يقولوا ربما من ضمنها هذا في كل زمان وفي كل مكان لعل يعني أشبه ما تكون الآن بالنسبة هذه يبغوا عوجاة هذه يحاولوا يتنقدوا على الشريعة وعلى الدين سحب كيف يحاولوا يتنقدوا على الدين مثلاً في الحدود نظام الحدود، قطع يده السالب، يقول هذا تشويه كيف يقطع يده السالب، هذا قطع يد الإنسان. الإنسان، وفيه تشويه للإنسان، وحرمة الإنسان، وفي ظلم كبير وكذلك الرجم للذاني، وكذلك يعني الحدود ينتقدوا عليها، وحاولوا يظهروا الإسلام في صورة سيئة، ولا بالنسبة للمرأة عندما يعني يطلب الله أن تكون بعيد عن الرجال ويعني يعني يحاول فصل الرجال عن النساء وعدم المخالطة وهم يحاولون أنهم بين للنساء والرجال ويحاولون أنهم يعني, في يعني, يعني المرأة تخرج سافره لها حرية كاملة يعني أن تكون مثل الرجل إذا لم تكن أكثر هذا قال يعني نظام هذا وينجعه في كثير منا. نجحوا في كثير من المجتمعات حتى يعني أصبح من يدعو إلى, إلى إقامة الحدود؟ يعني ذلك متشدد يعني الآن أكثر الدول العربية والأنظمة كلها يعني بتجاهل الحدود بتجاهل الحدود وإذا جاوبا يقام هاد ولا ولا هاد يستنكارات يغطوها يعني قبائل، انقياد، انقياد في ال يعني ميس معات عامة. قلنا لكم كثير من الأشياء اللي بيجي أساسية في الدين أصبح الناس يعني دين بنتجدوا على انقيادات كبيرة لما قال يعني حتى الناس قال منا من بيجي خاف إنه يقرأ كثير منا مثلًا. قال ويبغونها عواج إذا يبغون أن تكون الشريعة أو جاء عند الناس أو يرون أن يرونها عواج. ولاك في ضلال بعيد الذي وصل إلى هذا الدرجة، بفضل الدنيا على الآخرة، وهذا سبب يعني السبب الرئيسي الذي يخليهم يعني يسلكون هذا الطريق. يجيب الرغبة في العاجله إنه يقدم الدنيا على الآخرة ويرجع مع ذي بالي ويرد الحب ويصد الحب، يصدون عن سبيل الله ويبغون هاي وياه. في ضلال بعيد، ضلال يعني ب يعني إيه عن الحب، عن طريق الحب. وفس يعني وصف الظلال بالبعيد هو مجازا. ولا ما الضلال ذي هو بعيد؟ ما البعيد هو الإنسان نفسه. هم هم ذي إن بعيدين على حد. لكن يعني يقولون حين يصف الظلال بأنه بعيد يقولون مجاز. حين ينتقل إلى النصر يقولون جد جده. وهم فيها المبالغة. إذا يعني بعيدين كل البعد عن يبعدون كل البعد عن حد. ولا قد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرجكم من الظلمات وما ارسلنا من رسول الا لسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم قال ما بنرسل من رسول وهذه من نعم الله على الناس ان الرسول من عندهم من, من منهم من ضمنهم. بلسانهم يعني بلغتهم رساله يعني بلغه قومه يقول لهم يفهمهم ويفهموه ما يجي بينهم أي حاجة ولا يحتاجون لهم ترجم ولا, ولا يفهموا فهم واضح قال ما بيرس الرسول إلا بأش إلا بلغة قومة يقول له يبين لهم هذا الرسول ويعني هو المفرض أن يقول له رسول من عند الله يبين شريعة الله إذن المفروض يجيوه عارف اللغة وعارف يعني كيف يتعامل معهم نعم، فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء يعني فأنه يعني برسل الله يبين للناس يقدم دارهم حتى يعرف الناس الحد إذا جاء رسول الناس بالغتهم وبلهجتهم يستطيع يوضح لهم ويبين لهم فإذا بين لهم وعرفوا إذا ما أم عمل أما يعاندوا الحب لا يتبع الحب ما عبه مسألة انه ما عرف الحد فذي عاند فايش قد ظل وأظلها الله يعني يرجع يا الله معدي يظلها الله يعني يخذ ما معدي ايش يصل السبل الهداية فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء بعد ما يتبين للناس وهو العزيز الحكيم العزيز ها ها يعني اذيذ قبل يعني الله رسل الرسول بلسان قومه بالغتهم يبين لهم لما يبين لكل واحد يقول ما عبه بعد اذا ما عذب في يعني في خلاص ما عده نافع في نافع في ظل الله يعني خلاص نعم يريد في زيادة في الحجه في في ظل الله يعني في خلاص ما عاد يعني يتلبى الله طاف الهدايه ما عاد يقول ياخذ الله من الضلال خذ لأني. <تصفيق> نعم، ويهدي من يشاء وهو أيش من استقبال أحد، وهو العزيز الحكيم، والله هو العزيز الذي ما يحتاج أحد، يعني لو أرسل الرسل ودع الناس ما هو في حاجة إيمانه ولا في حاجة إسلامه، هو عزيز، ما يحتاج إلى أحد، ولا يفتقر إلى أحد، ولا هو نافع له ايمان أحد، الحكيم الذي بي إيش ما هو خير ومثل للناس الناس. ولقد ارسلنا موسى بياثنا عن اخري غوما من الظلمات الى النور وذكرهم بيامنا يقولون لهم لقد ارسلنا وفيها قسم لقد نبي نبي منهم ما يقولون لهم ما هو جيء ما هو جيء ما هو ما هو ما هو بآياتنا وبالأش بالمجازات أن أخرج قومك هذا الإرسال أرسله الله أن أخرج قالوا أرسلنا يعني الإرسال هنا في معنى الغرض يعني يقولنا له أخرج جو مك من الظلمات وقال أن هنا تفسيرية لأن الإرسال في معنى الغرض أرسلنا موسى يقولنا له أخرج جو مك يعني يقولنا له أخرج جو من الظلمات إلى النور نعم أخرجهم من الظلمات إلى النور يعني له. أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال وذكرهم بأيام الله يعني ب بالوقائع التي أوجعها الله بمن خالف بمن رفض الايمان الإيمان بالرسل يعني قوم حاد وقوم نوح وقوم لوط وذكرهم بأيام الله اذا أيام تطلق على الوقائع الشديدة وإيام الله يعني وقائع الله الشديدة يعني التي أوقع الله يعني الحذاب يعني بعدها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني كل المفروض أن هذه آيات الكل متأمل يعني تأمل في, في الأمم السابقة وفي ما جرى لهم أذي, أذي عارضوا الأنبياء كفروا بأنبياءهم برسول الله إن الله أصاب بعذاب عاجل حتى في الدنيا يتأمل فيه ويعيش ويحذر أن يكون أن يضع فيه ما فيه هذا كل متأمل لكن قال هنا آية لكل صبر يكفر يعني كأنه ما يكفي التأمل وبس والمعرفة هذه يحتاج إلى شيء من الصبر وأن يكون الإنسان موصف بالشكر شيء من الصبر يعني ضروري يصبر الإنسان ويتحمل يصبر يعني يعني لأنه يجت أنا أنت ما يسمع هذه الأعذيب يعرفها ويجت لكن بقي إنك يكون في الصبر يتحمل ماذا إلآج من أذى، يقول يوم من الر الرسول، يحتاج للصبر يعني إن ذاك قد سنة بعمر إن يتحمل الأشي الصبر يعني يتحمل الأذى ويتحمل يعني الحاجة والفقر لأجل إيش؟ يقول إنك دقي سنة، هذا ما يكفي إمام بلا مثلاً متامل وبس الآيات الإنسان متامل وأيضاً يكون فيه الصبر يعني ذي لا تهيد منه يكون فيه الصبر بحيث إنه يصبر. ويثبت على الحق ويمنع البرجل ولا يتعرض للذل. وأيضاً شكور جو فيه يعني جو في الشيمة يعرف يعني يشكر يشكر على النعمة يذكر نعم الله يجزي رضيا نعم الله عليه ويشكر. فذي ما أبي هذا الصفات الوحيد لا هو بفهم ويعمل. هذا إنما النبي ذلك الآيات بكل صبّار يشكر يعني عجيب يقول بكل صبّار يشكر. لأن لها تأثير في الإيمان وعدم. وإذ قال موسى لِقَوْمِهِ يذكروا نِعْمَةَ الله عليكم إِذْ أنجاكم من آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب ويفذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم قال موسى ربما ذكرهم بإذ قال موسى ذكرهم بأيام الله وإذ قال موسى نعمة الله عليكم إذ أنجاكم بجه بنبهم من الله بنعم عليهم بنعم قال إذ أنذكرون عمة الله عليهم بيقولون موسى إهل قوم إذ ذكرون الله عليكم حين أنجاكم النعمة النعمة حين أنجاكم من آل فرعون يسومونكم قال هنا يسومونكم عبارة هي جملة حالية أن أنجلكم في الوقت الذي بيجوقكم أجده عذاب يسومونكم سوء العذاب ومعناه يعني بيعرضوا عليكم بيهددوكم ويزقكم إيش أشد العذاب في هذا الوقت الشديد إيش أنقذكم منهم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يعني يعني بيقول سوء العذاب يعني بتفهم العذاب الشديد لكن عب أشياء زيادة يعني كأنه حتى خرجت من جنس العذاب كأنه عذاب زيادة الحالها إنت يذكرها الحالها وا ويذبحون أبناءكم. هذا فيه أيضا عذاب شديد للإنسان ليذبحوا ابنه، يذبحون ويستحيون نساءكم وشلوا يعني يستحيون يعني يبقو يستحيي نساءكم يعني يبقي نساءكم أحيا. يجعل نساءكم عنده خدم، خدم عندهم، قالوا نساء بني خدم عندهم. وأيضاً هذا يعني قال بيجيت شعبة. قالوا يعني عذاب زيادة. حين يقتلوا ابنائه ويخلوا نساءه. يعني يبغواهم أحياء وكلهم يخدموا عندهم.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 المصيبة هذه يعني نهى ذلك لكي الإيمان هناك الإيمان هنا البلاء إذن البلاء يطلق على على الشدة كما أنه يطلق على النعمة هذا ظلام قال وفي ذلكم بلاء من ربكم ولكن في هاي إشكال أنه يعني يقول بلاء من ربكم لا نفهم من ربنا ذبّلهم بهذا الأمر لا يعني الناب تلعن حقيقة يعني لا نفهم ربي هو ذيك يا يعني ما ربي ذيك يا كذا <تصفيق> ها ها يعني ما ربي أذيك حذفهم أذيكة الأولادهم واستحيان نساءهم هذي على هذا الأسعال من هذه فعل ذا؟ فعل لكن قالوا كيف البلاء من الله؟ والسوا ربي كان حين حلق <تصفيق> حين من يعني ربي خلاه فراني يفعل هذا التفائل قلت يعني بلا لنا لكم يعني <تصفيق> يعني استغلي فللا قلنا ذا الحين قد يصل فعل كان يعذ بلا هو بلا هو بلا من الله لكن ما معنى بلا انها يعني ان هذه صبره لنا في لكن حين الناس قد يعني خربوا فيه ولا ما حدوا فيه جي. في جو تخلية ما حد الدم عن الناس إذن ذار بلاء يعني أش تخلية من ربكم ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هنا تأذن بمعنى آذن وآذن ماذا معنى؟, معنى أعلم؟ اذنتكم على سواء اخبرتكم اذا معناه تاذن معناها اعلم أكبر. لكن فيها يعني مبالغه, فيها مبالغة اكثر من ااذر تفعل قالوا اكثر من افعل هذا يفعل افعل وتاذن تفعل فيها مبالغه اكثر إذا ربكم إذ وأخبركم لكن وفي تأكيد هذا الكلام. وإذا أذن ربكم يعني أخبرهم ربكم لا إن شكرتم حتى في غسل قسم بسم الله لا إن شكرتم لا عزيز منهم يعني بعد ما أنجأهم من أرض عال حتى بطريقة عجيبة جاء جيء أن جاء لهم إن يعني سلك لهم أي في البحر في النهر طريف يعلم النهر يعني طريق يابس في أصدى النهر يمروا منه بذن وفرعون ورائه ورائهم وجنودهم وهم مستضعفين ومعهم قوة وبلهاربين مع موسى لما وصلوا عند النهر والبعض ويقال البعض فرعون ورائهم والنهر أمامهم بلا غرب ويقع قال إيه ينفتح النهر يمفتح طريق في النهر هذا طريق يابس ما هو أخبر يوقف من هنا ومن من هنا وقف هنا في الجبل من الله جزر جزر كبير وم... يعني على يمينهم على جمالهم ومين شو أفهم آه يا حزيبة آه يا غريبة هم شو في يوقف الماء هكذا ما هو مشفل النار كله يعني بطريد حجهم بس يوقف الماء قال ك... ك... سبعة كل فردين كالصود العظيم كل جزء كالجبل يعني ذلك الجبل يعني من ما كيف انما يوقف كذا هذا بقدره الله يعلم خالد العادة ومشوا وخرجوا من الأش من النار وخل الله الأش الفتحة هذا لما دخل قوم فرعون لما دخلوا كلهم ورجع القرء أخرجهم أرجع الماء إلى طبيعته وغرقوا ورجع بعد هذا النعمة بيقولها أيضا أقسم لكم إن هذه أيذكرني إن غملاش أذكرني بذدهم نعم وإذا أذن ربكم يعني إعلام وبيسعتيد ومجال ومبالع في ال في ال في الإعلام لإن شكرتم لا عذابنا ولإن كفرتم إن عذابي لا لكن يقسم إن إذا كفروا إن عذابي بيجي جديد بعد هذا العمل كله وبعد هذا ال يعني المراعة من الله ولا إيش واللطف هذه معاهم قال إذا شكر إذا كفروا إيش إن عذابي لا جديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد موسى قال موسى لهم له تكفروا أنتم وكل من في الأرض ما أنتم أثر على ربي وراء يعني إذا آمنت أنت فهذا استفع لك شخص ما أنت لا أفعل ربي ما أنفعون هو سكما. وإذا كفرتم أنتم وكل من في الأرض ما ربي مسترد الوراقين إن ربي لغني وهذا عمرو راج كبير غني لا يحتاج الى احد ولا ينتجر الى احد حميد اهل الحمد وللشكر سواء شكرتمه ولا ما شكرتموه ألم يعطيكم نبا الذين من قبلكم قالوا كذب بهم انتقال الى الى قوم الى نبينا محمد الخطاب الى قوم نبينا محمد ان قال لم يعطيكم يعني قول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 نبأوا الذين من قبلكم قومي قومي بدل من الذين يعني النبأوا قوم نوح وقوم عاد وقوم ثموت والذين من بعدهم وإيش وأناس آخرين لا يعلمهم إلا الله يعني كثيرون ولا يعلمهم بالتحديد إلا الله يعني وقائع كثيرة وأخبار كثيرة لا يعلمها إلا الله أنه لا يعلمها يعني تماما يضبطها إلا الله يعني أيضاً بيننا وبين هؤلاء مدة طويلة من الزمان لأنه قال والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله يعني هم كثيرين ولا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات هذا الأقوام جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة و بالمعجزات الواضحة فردوا أيدياهم في أفواههم هنا كلمة ردوا أيدياهم في أفواههم الكل يعني يفسرون بيختلفوا بتفتيلها لكن ان كل مجمع على ان امتنعوا من الإيمان. يعني ردوا أيديهم في افاهم لم يؤمنوا ما بلا بعضهم كيف السر قال بعضهم ردوا ايديهم في افاهم يعني ان بيقولوا في اقسام الانبياء كذا يعني ردوا ايديهم ما في افاهم في افواه رجل هذا بعضهم وبعضهم يقول ردوا ايديهم في افاهم بين يمكن على را فاهم لا امن ولا يرد وبعضهم بيقول ردوا ايديهم في يعني بيقولوا كذا يعني انه يعني انه بيكثر الرسل يظنوا اهم انهم ايش يعني بيقولوا لهم <تصفيق> خلاص ما عندي شيء السلام يعني كلها تفيد من عند <تصفيق> امتناع الايمان فردوا ايديهم في افواههم وقالوا ان كفرتم بما ارسلنا بما انكفرنا بما ارسلتم قالوا غير ان سنعوا بعض الناس امتنعوا, بعضهم امتنعوا يعني يعني ايديهم يعني امتنعوا من الشهادة بالحد القسم مهم الحين يمسكوا على أش على أضواءن بعيدين وقالوا وما كفى من عندها بل قالوا أيضا صرح وقالوا إننا كفرنا بما أرسلناه يعني منكرين وما هو صدق هذا الكلام وإننا لفي شك مما تدعوننا إنهم يشككون من هذا الذي زعوناه له شك قالوا يعني شك يعني عذر شك شديد شك مريع يعني إلى يعني شك زيادة قالت لهم قالت رسلهم أفل الله شككم خاضر السماوات والارض في ربي قال شككوا فيه أن يدعيكم إلى الله إلى التوحيد به فقط الله السماوات والأرض لذي خلق السماوات والأرض وأنتم سعرفوا كانت يقروا بهذا أمر يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قال الله يدعيهم قال قل يغفر لهم ذنوبهم وتجاوزاتهم ويؤخركم الى اجل مسمى هنا معناها يؤقركم الى يوم القيامه ايه وش يعني الى السلام يعني في فيه شيء من الوعيد يغفر لكم ويخليكم لما يوم القيامه يعني كل واحد ايش اتامل امام الله ويصلح نفسه يعني ما هو معجل للعقوبه لكن اذا ارى بعابكم ذلك وعانته وكفرتوا بيعجل لكم عقوبته ما عاد ما لكم يعني كأنه قال إذا أدعوكم إذا آمنتم باغفل لكم ويرخ يخليكم يملكم إلى ما أجل مثما لكن إذا رفضوا أبى شو وكفرتوا فالله ما عاد ما لكم يعني بيعجل لكم العقوبة مثل ما جعل الله الأقوام السابعة إذن هذا معناه ويؤخركم ويؤخلكم إلى أجل مثما يعني ما عاد لكم مثل ما سواه بالأقوام بأقوام الله على الأقوام قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قال ها من تلا مثلنا رشح من توملائكة ولن توم هي مثلنا ليش من توم ربنا لهم إن انتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا قال ما بل أنتم بشر مثلنا وستونكم صدمنا عن ما كان يعبد آباؤنا والله هذا التعذير حنبل كذا يعني ما معهم أي حجة. ولا مهما قنع إلا نقول كذا إحنا رينا أبنا كذا هو بس هذا كان أبنا بس هو تجود من عونهم في أشياء في أشياء عدلية إحنا بندم تجليد الآباء في أشياء عدلية ما بالنسبة للأشياء النقلية والأشياء الفرعية ما بمعنى بل الناس كلهم كذا يعني لهم الناس يوم معروفين عنهم ناس معروفين عنهم بالعدالة وبال ها؟ لا ما, كانت دا جلوقين دا جلوقين <تكلم> ما كان بيقوم قال قال قالوا انتم بالله بشر من الناس تريدون ان تمنعونا عما كان يعبد ابانا شتكنا من اللي كان بيعبد ابانا يعني تمنعونا من شيء ما يعني وكان من نفعلها لأن ابانا كان بيعملها كان الكلام ما عمل هذا وما بيتمسكوا بالله بهذا منق ما ما قناعه بهذا الأمر ما بلن كان اباه يفعلوا من هذا الله التدنيه. قلنا لكم هذا بالنسبة للمسائل العقلية حين جي واحد يقول لك ذي يا باي حين ده مفتوح ولا قلنا لا ما مفتوح إنه قال بإنه مغلك ما هي يعني كيف هذا كلام قلنا ذي قل ذا الحينة ذا الحينة قبيس بلتصل وهو في بلاد ثانية وتكلم أنا بياه ولا لا تكلم وراء صورة وراء صورة في قلنا لا قالوا أبا أنا ما هو سابق يعني هذا يعني يعني ما, ما يعني ما هو المفروض يقل يقلت أبوه لو كان ما كان في أشياء واضحة أشياء قديراها ملموحة ما مشاهده والله أشياء عقلية فالله في تقليد الأعضاء من هذا الناحية في الأشياء العقلية في نفهم أما بالنسبة لأشياء الشرعية حينجي عنا داري ما بانا جياد وكانوا عزار يعني متنسكين بالدين وبالإسلام ورناهم كابي صلى وكابي يحافظوا على الصلاة وعم عملاتهم وخلاص نسوي مثلهم نقول لهم لا مش باين نسوي مثل ما أبى أنا أي يعني ما فيها عيب تقليد الآباء بالنسبة للفرعيات بالنسبة لمسائل يعني الدين لكن المسائل العقلية هذا لي ملزم إذا عندما يذمنا يذم الشرع من الشرع وذمهم لكن بقلدوا آباء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 هذا الحجر لا ينفع ولا يضر ولا بيذبره هو عنده النبي ينفع فلذا ذمهم الله على ذلك أباهم كانوا أباهم لا أعلمون شيء ولا عقل قال باقوا دم لما هم دارهم هي أباهم يعني هم ما سووا لهم خبلان با سبرهم لا الله نفسه تقلد حين يقلد ما هم دارهم يعني لأن الأبا فقط فعله يعني لهم مجانين بس قلدهم يعني لو أخبر بس بدل ذا قال إن تريدون قال تصدق تريدون أن تصدقون عن ما كان أبده آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالوا أتونا بسلطان يعني بدليل بدليل أو يرادوا معجزة واضحة ربما أجدنا لهم يكون من هذا من ال يعني من المبالغ في الإنكار يعني كل كأن كل معجزات تبر ما هي شيء أو لأنهم كانوا بيطلبوا معجزة معينة. معجزة معينة تسوي لنا كذا عبر الله عنه باي... جي... هذي... سلطان مبين هذا قالوا هذه بع هذه معجزاتهم من وراء سلطان مبين يعني دليل واضح قالت لهم رسلهم إننا إلا بشر مثلكم قالوا ما أنتم قدو ما إحنا إلا بشر ما ما إحنا إلا بشر مثلكم ما ما تصدق إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لكن بس من الله يختار هذه أشياء من عباده انهم يحمل الرسالة للناس اي انا أي الناس اختار ذي ان شاء الله من العبادة وقالوا هذا فيه من الادب يعني من البلغ عندما يقول الرسل الهم كذا قال في الواقع ما بيختارهم الله يجيل كذا الا انهم رآهم من الاهل الله بيختار ذي راه هو اهل لهذا المهمة احسن الناس لكن ايه نشي من الله من علينا لان احنا ايه زنيف. لا لان امتعنم ما ربي بيه يحسر كذيه بيربط يقول يمن بينعم على أي واحد كذيه إلا ما لا ما لا لا فقط وماذا رحلنا جيسر لا بل كأنه ما هو الأجن ما إلا كأنه بيهم كذيه الله بايمن على أي واحد يعني كأن الله هذي بينعم كذيه هو ما كان بشيء من الإنسان نفسه من كلمة يمن كلمة يمن يتكرم على أي واحد كذيه ربي باتكرم يأي قال برقبعنا بجرمد مثلكم. لكن ربي, ربي يتكرم علينا ربي يتكرم على ذي بده قال لا لا ouais ولا وين قال ما منه ما قالوا احنا جياد وجق صار انا ربي احنا جياد والله ما فيها ما في هذا فعلنا هو فضلنا عليكم وين قالوا كذا يعني <تصفيق> مستخدموا <فلعت>. مستخدم <تصفيق> <ما> يستخدموا <تصفيق> اسلوب منفصل فيه مدح لهم وتذكير لهم قالوا هذا صدق احنا بشر من لكن ربي اختار أفضل. يا ربي يختار من يشاء، ولكن الله من على من يشاء ومن عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، يوم قلت أندي بديك فقال لنا ما ما ما لنا يعني ما ما جهزنا ما نستطيع. ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، قال أنت بسلطان مبين، هو معيه يعني معي معي ما, ما يعني ما إنه من الله حقا كان كأنه يقولوا هاك لنا كذا يجب لنا نقتنع يعني نجلجوا دليل مبنئ لنا ما يرأي لا لأنه قال كذا حين قال وما كان أن نعذيكم بسلطان لا ما ضرموا سلطان ما سلطان يعني دليل لا ما ضرموا نقوله زياده لا لا نقارن هذه بجوب ما ذي بجوب ما جاء لك السلطان لما اذا كأنهم طلبوا شيء معين هذا يعني بيخلي واحد يرجح له تفسيره اللي يفسروه يعني رباح حين بيقول ما كان نعم السلطان الله يعني كأنهم طلبوا هذه هذه ماجدات بعضها فن صاحي أكذب لنا كذا صار مثلا قوم لنا قالوا ثلاثة من الأجدادنا مصايف ومدري من قومهم جابرهم لنا والله بالقرآن يكلمهم ولا صاح لنا كذا قال ما هذا قالوا هذه بعدين خلينا أكذب العمن هذا عندنا أي دليل مبين قال ما كانوا الناس يأكلون سلطان يعني هذه شجع لا باذن الله الا اذا اراد الله يعني ما بدو انا كيف ما بدي أنا, أنا, انا من اللا بشر والله هو الذي بدو الارض هذا وهذا اذا اراد بس وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال على الله فليتوكل المؤمنون يعني بتوكل على الله ودي انبغي ان لا يتوكل الناس الا على يعني كان به ايضا تهديد منهم نفهم انك به التهديد منهم للاسف بيهددوا الانبياء والرسل بالاذى إذا ما سلكت الله فكأنه على الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا شبلنا كيف ما نتمكّن نعتمد الله وقد هدانا وأوضح لنا الطريق وفيه والحد ولا نصبرن على ما أذيتمنا هذا دليل أيضا جاء نص ولا نصبرن على ما أذيتمنا قالوا كهذا من نحن بنا نصبر وتحمل كل أذيكم نعم وعلى الله فليتوكل المتمكّن أذيه يعتمد على آخر النص فالمهروضون يعتمد على الله فقط يعني لا المتوكلون المفروض ما يتوكلوا إلا على الله فلذا قلنا تقدم وعلى الله يعني فقط فليتوكل المتوكلون والمتوكلون يعني كل من كان يتوكل على غيره فالمفروض ما يتوكل على الله وذهه اجي اعتمد على وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا قالوا هددوهم واقسموا لهم من بايك يدردوا من البلاد قال والطرد أيضا هي يعني مؤلم الطرد قال ايه وما يدريبه الذي جرب. قال ببدر الدين سلم بذا ارجع كلامه قال ولا قال وإذا نفي الإنسان من بلده يعني وعرف أنه سيطول فراقه يشتد به ايه. قال قال زاد فيه الآلم حين يدريه يقنع أنه ما عزه ظالم في عزه عزهجار قال الله لا تروح يدري أنك بعثك وعد سنين خمس سنين وبعث رجع هذا هو ما لكن حين تقنع من البداية ما عزه راجع قال في عزهجار قال ما بيفك يهددوهم من انبات وردوهم من أرضه هذا وحده وهي صعبة جدا أول سعود النبي من لثنا قالوا لا ترجعوا في ملتنا يعني هذا عبارته هنا قال تعود النفي ملتنا قالوا بعضهم انت ايش قال اصلا فيها ايش قال يقول بعد تريدكم والله ترجعوا في ملتنا ايش يعني ترجع يعني ان كانوا في ملتهم مفهوم هذا مفهوم كلامه ان كانوا في ملتهم وما كانوا على ملتنا هو يعني او لا تعود النفي ملتنا قالوا بعضهم من الجد ماشي قال معنا تعود النعني صفير صفير يبلو عاد كذا يعني صعب وقبله أمثل كثير من اللغات من تعود معناه صفير وبه يسفر في الواقع أنا بنقدم قديم معناه إنهم في الواقع ما بيزال الناس كما به نبي في البداية أبي الناس دار مشيوع عندهم ما بيزال الناس إن ما يقدحها وراك سبرين إيه والجداول هرجعوا ما هم قالوا انهم ما بدك ولا ما هم على قالوا شو علا قالوا لسعوا دنا ويرجعوا في الدين هذا لأنهم حين قاموا دعوا الناس إلى دين جديد هذا الشعاب لقد كان مرجو وافي كان مرجو المرضى إلى الخير لكن هي ما يعني معنا معنى ما فيه معنى منه انتي هم لا مثلهم لأنهم ما تبدأ عنه أسواء أسطروا فيه فقالوا لنسى عودونا في ملتنا با ترجعوه وبعض قال مجاز قالها ان المراز به الأنبياء وغيرهم من دي كان هم في ملتهم وجاء غلبوا قال بعضهم كذا وجاء غلبوا ايش لكنك لا ان تتعلم واحد تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان على الرسل إن كان منهم. قال في في يعني الرسل عليه ان منهم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ان تتعلم ان ان ما بمعنى في كل هذا المعاني. والله يقولنا إذا ما ما بيل على العهد ونعرف ما في البداية قبل ظهور النبي. ما في النبي الأهمي. ما أعرفش على. أنت فينا مثل النبي. قال أول سعد النبي من الذين فأوحى إليهم لا كفر قال الذين كفروا بالرسل فأوحى الله إليهم وأوحى إليهم ربهم أوحى إلى الرسل لنهل الظالمين. يعني بالقسم لنهل يعني أقسم لنهلكم الظالمين لا بينهلكمهم فما ذي الظالمين وبينهلكم ولا نسكننكم الارض من بعدهم هذا هذا القسم وأقسم لنهلكم من بعد ما أنتم بس كونوا بعدهم يعني إيش بقدر الأرض لكم والبيوت والديار لهم قال ولا الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يعني كأن هذا الوعد ما هو مبلغ إيه؟ للأنبياء والرسل فقط هذا لكل مؤمن لكل المؤمنين ألي بيخافوا الآخرة ويخافوا مقام الله يعني لقاه مقامه يعني لقاه يوم القيامه الوقوف بين يديه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فأنا يعني لا إيه لا أسكن لا يعني كان أو أسكن أنه إيه مكانه كأنه قال يعني نفهم هذا الكلام ما هو خاص بالرسل لانه قال هذا شيء لمن خاف مقامي وخاف غعي واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد استفتحوا وقالوا طلب الفتح بعضهم يفسرها ويشركين لهو طلب الفتح طلب الفتح ورجعاش قالوا ورجع خابه وبعضهم بفصلها انهم استفتحوا يعني قريش ومعناه استفتحوا يعني طلبوا المطر ثم تم فت المطر جاء خابوا خاب كل جبارين عنه يعني خابوا كلهم وعبا يلهم يوم القيامة قال ومن ورائه جهنم قال الحين قال ويسقى بدل ما يلهم مطر وبس بفسر بيفسر واستفتح يعني المؤمنين يعني واستفتح الرسل طلبوا من الله الفتح وخاب كل الجبال عليه هذا اللي بي كلو استفتحوا يعني الرسل طلبوا الفتح الناس رأي فاستفتحوا وخاب كل الجبال عليه من ورائه جهنم وانسقام ما انصدم هذا شيء قال واحد منا بني اميه الوليد بيقولوا كان مملوك بني اميه وما كان في الدين امام خالد بن جمعه وجاء قالوا بيستفتح بالقران تفتح يعني بيروح حظه بيقلب قال يقلب قال ما يقلب حظه وجاء قر الله ويستفتح وهاب كل جبار علم من ورائه جهنم وجدا من ما ينفذ يتجرعه ولا يكاد يسير، وياتيه الموت من كل مكان وما هو ما يم بالمسحف لما هناك قالوا بيمسك السامير يرمي المسحف قال قال تهددوني بجبار عنيد قالوا استفتحوا خابكم بجبار عنيد فها انا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر اقول يا رب مزقني الوليد قال هاك جاء تهددني كما كمان فما يوم القيامه ارجع اقول مزقني الوليد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزدق الوليد يعني صفر جاء ما جاء جيدا فلا ربك يعني ما بلا مجبر ما بشي رب وراه ولا بشي يوم قيامه بلا حيظة قالوا التفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم هنا من ورائه يعني في المستقبل قالوا ما يفسر من وراه يعني قدامه أمامه فاستراء والماء والمراد من ورائه يعني عباي هذا الذي قد حصل لها الآن وعبائي حصل له بعد جهنم ويسقى من ماء صديد يسقى في جهنم من ماء صديد من ماء هذا الماء قال هو من ماء قال نكرة اعترف هذا الماء قال صديد الفديد قال الأوساخة والعرق والوساخة بيثير من جلود الكفار في جهنم قال هذا هو الاشه الماء حق الذي بأشربه تخير الكاميران تعرك والله لكن في جهنم نعوذ بالله ويجب الكفار ويجب أشوء أح... يعني ما يكونوا شود وأعوذ بالله في صورة وان رايحة نكينة إلى أبعد الحدود على أوزاء خالص تندر منهم وارجع مام أكوين تشرب الله منها. هذا الشرب يسقى مما ما صدي يتجرعه قالوا إنه من ورائه جهنم فيها يعني يلقى فيها ما يلقى ويسقى إيش ويسقى ما ينصدى يسقى عطف على فعل محدود يعني يلقى فيها ما يلقى ويسقى ايضا من ما ينصدى يتجرعه قال بتمقط هذا الماء هذه المفازل يعني بيجي في عطش شديد وما بديش يروح ويرجع ما هلا هذا الماء الصديد يعني بيصير من جله قال بيجرع في ف ينزله ولا ما راح يصير يتجرع هيتنقض ما بيصير ينزله من يعني من يعني جده مرارته ومرارته يعني اي كذارته يتجرعه ولا يكاد يسيره ما بي ما يكاد يسيره ما قال ولا يسيره ما قال ما قال ولا, ولا... ما قال, ولا قال ولا هو غضب ما هو حال الغضب ما هو من المعني ولا يكاد يعني ولا يقارب النزيرة يعني ولا بيعني ما ما بيسيقه ولا ولا حل إنه يزير يعني لإنه إيش هذا يعني أمر مزعج ما بيسترله مزعج منه بعد العدل يتجرعه ولا يكاد يزقه يعني ولا يقرب انه يزير ولا يقارب هذا الأمر يزير أو ولا يكاد يزقه ويأتي الموت من كل مكان. قالوا جيها الموت من كل مكان هذا فاستروا هذا إنه قالوا يعني كل جزء في جسده لا في كل جزء من جسده إلمه ما يجوز يعني يتخيل إنه بيموت من ذاك لأن ذحينه ذا يسبب لك الموت أي جزء في جسمك ها كل جزء من جسده بيعلمه ألم جديد لما يرى الموت فيه وكل هذه واحد دعية مره للمائدة نبسات ما المائدة والمائدة أفع ما لا جزء ناف الكبد والمدر المائدة واليد والرج وال... كل جزء فيه حتى الأسبع كل أسبع الحالة يعني كل جزء منه يؤلم إيلام شديد يراه فيها الموت في وقت واحد قال ويأتي الموت من كل مكان يعني أذم شديد إلى حد الموت وما هو بموت ومع ذلك ما يموت قيل إنه يرتاح فتنه. إحنا كما جاء ال... كما قال واحد ألم ال... الإنسان الحي من مرض الله بن يقبل النرحمه بدنى يموت. لو أقرب الناس إليه زاد شد الألم به. ومن شيب بقى... يعني في جسمه ولا ماذا في كل جزء من جسمه ألم إ... إلى أبعد الحدود يعني إلى حد الموت ومع ذلك ما يموت يبدي الله وما هو الميّث ومن وراهه يعني وعبعد ذلك عذاب غليظ، عباجي عذاب شد، كأن ع الكلمة غليظ فيها معنى كان ما فيها رحمة، كان ما عذ ما عذه مجال للرحمة، غليظ، يعني ما في مجال للرحمة ولا في مجال للنال يعني ما عذه مجال للعفو ولا للرحمة ولا خلاص من يأخذ في هذا المكان أصبح هذا شيء ضروري ما يمكن إيش خلفه، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم, أعمالهم كرمادين اشتدت بيه الرياح فيه ومن عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد فالذين كفروا أنا بنلاحظ ناس بيجون يعملوا أعمال خيرية كثيرة تبدأ حين أكاد بيثبروا في, في دول الغرب بيجون بعمل اجتمام كبير بالمشروعات المشروعات الإنسانية الاغاثات والمنظمات الإنسانية والصحة والأطفال والجبيهة وال... تمام كبير صد ولعل الله بني ينفعن عن باب الدنيا لكن ما يوم القيامة ما هولا بعلمية لو فعلوا ما فعلوا يعني لو فعل ما فعل كان بني كرم الناج كان بني غيث الملهوفين كان بني ينفصف للظالمين كان بي يعني المظلومين كان بي يردع الظالمين وثم بيثثثك لو فعل كل ما فعله، ما هو مؤمن بالله ما نبل. من قال والذين كفروا أعمالهم الأعمال النافعة قال يعني أعمالهم الخيرية والأعمال النافعة كانوا كرمات، من الحجم مع كرمات فلا فلقاء ولا فوق فخرة وجاء ريح شديدة ويوم يعني عافل فرمادن اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتب عليه ما استر سمك بلا حل يشدد الريح رياح ما استر جنك لبسك ماكو هذا الرماد رماد يطير من ما يذوب لا اذا واحد عنده ترى عمل كذا فرامادن اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء واراد قالوا هنا باليوم العاصف يعني في يوم بيامه ما عده لا في فيه هذا اليوم ولا أثر لأعمالها الخيرية كلها كل ما بينفع التجرب التقرب والله فعلا يعني ليش الأفعال الخيرية إذا ما في إيمان مهما كان مهما كان عمل الخير إلا في الواقع إذا كان فيها نفع في الدنيا إذا جابه واحد بمخلص جار و جار ربما يكون له نفع في الدنيا أنه يتوسط للهداة بيرجع وصفك في الدنيا بس هذا نفعل المحتمل ربما إذا أعمال إذا الإنسان حاول يعمل خير في الدنيا ربما ينفع ان يتوفق في الدنيا يتوب ويرجع الى الله هذا الشيء الذي يمكن ينفع عماله إما في الآخرة إذا جاء في الآخرة ما هنا فعله أي عمل إذا ما كان مؤمن بالله قال مثل الذين كفروا بربهم همم؟ لا يجبون من مجدد نعم وعلى كمعات المساعدة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريعة فيهم يقول لا يجبون من مجدد لا يجبون من رماد كفروا لا يقدرون من ما كسبوا على شيء يعني ما يمكنوا أنهم يمسكوا شيء من أعمالهم مثل ما الرماد ما يشترون من أعمالهم ذلك هو الضلال البعيد كان الضلال البعيد عن الحق إنه يعمل ويزبر كذا ولا يأمن بالله ويذكر الإمام بالله ذو الأساس، وما يعني حتى ولو تعب ولو كل هذا ما يعني ما هي نافع له فيه. هذا أيضا قال حتى ذلك المضاعف البعيد. هنا الناقة ثمانية وعشرين من سورة إبراهيم. عوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 يثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضلوا الله الظالمين ويفعلوا الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وسقر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسقر لكم الأنهار وسقر لكم الشمس والقمر دائبين وسقر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما تألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز خلق السماوات والأرض بالحق مش يعني خلق السماوات والأرض بالحق يعني ما خلقهم كذيها لعبة خلقهم لأجل يكون فيهم تكليف وبعد التكليف هذا يرجع جي ايش يوم يجي في حساب يوم جزاء يعني على ما عليه بعض الآيات عندما قال ربنا ما خلقت هذا بعض الان سبحانك فقنا عذاب النار لما حرفت انت الضاطل ما بلنا نجي فيه ورجع باجي بعثهم ايه؟ يوم جي في جنة ونار فجنا عذاب النار يعني ما هو على ما بيقول كثير من مشركين انه ما بلابا يموت وانتهت الحياة يعني ازد انترى البعث لم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق يعني بالغرض الحق وهو ان من لاجل التكليف ثم آج في الآخرة يجادي كلًا على حسب عمله حب يقولوا ينكروا البعث ينكروا اليوم الآخر قال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد يعني إذا بتربي ربيباء يبعدكم جمعة ويبدلكم بخلق جديد ما هو صعب عليه إذن وش هذا الكلام بذلك الكلام إذن هو قادر على اعادتكم بل آج هو اهون لذلك جاهده يجيب خلق جديد يبعد العالم وكل أفنهم جمعه ويبدل بخلق جديد في جاهده يعيدهم مرة ثانية لأنه هو خلقهم من العدم بين يعيدهم وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله صعب ما هو صعب ولا قليل من قدرة الله ما هي إلى إلى مساعد قدرته ذاتية يعني حتى ما بيستاج يستعمل آلات ولا يستعمل ما بلاي إذا قد أراده يحصل بيحصل وبرزوا لله جميعا هذا حين يعني قال بردوا كأن خرجوا الناس من قبورهم خرجوا إلى يوم القيامة ومن المحشر بردوا وخرجوا كلهم ظهروا لله جميعا يعني قدم أيش باردين معتمسترين في قبورهم فقال الضعفاء أولى الذين استكبروا هذا إذا يوم المحشر بردوا لله جميعا يعني خرجوا من قبورهم وظهروا كلهم جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا كنا لكم تبعا يعني والمساكين إحنا يا يعني قالوا قال فقال الضعفاء للذين استكبروا يعني الضعفاء في الدنيا للقاعده في الدنيا الزعماء في الدنيا قالها كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من يهاب سوىنا يهذالحين قالوا لو وجدنا الله لهدينا رد قالوا لو استنا لو صبرنا فسنن يسبلك لكن فاحنا ذولا وين الطابه هي يعني لو انا فاعنا ان احنا ننم ما نفعنا انفسنا خلي ما احنا نباهم لكن سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص قال كأنه يفهم من هذا الكلام انهم قد يقولوا هذا من الجزع والخوف يعني هيل بيقولوا ال الضعفاء بيقولوا هذا من الخوف هو شي بيقولوا ولا ولا من الخوف وهو شيء يعني بيصر ويسبروا ويقاموا بيقولوا منهم نجذب. قالوا له ما عاد هنا فع ماذا الحين؟ لعثيح ولا عت ولا تقولوا من سواء علينا احنا وياكم أجزعنا خفنا وصيحنا ونيحنا وطبقنا واللا سبرنا وسكننا ولا سبرناه. ما لنا من محيط ما عبسا ما عم معناه مهراب ومفر بنتكنت عذاب بعضهم بي بيقول في بعض السباعين اللي قال بيفو خمس مئة عام بيصيحوا يصيحوا ينيحوا، يطبخوا كذا جدة العذاب ما نفع جاء بعدها خمس عام آخر صابرين وساكتين ولا يقولوا كلمة وفي العذاب فيهم ما نفع قال سواء يعني سواء علينا أجزعنا أنفسنا ما في الواحد شيء لو يصبر كم ما يصبر والله يصيح وينيح ويسوي ما بده ما هو ما لنا من محيص ما لنا يعني من مهرب من أيش من جهنم ومن هذا العذاب ما علنا لنا من جي ولا علنا مهرب من وقال الشيطان أيضا هذا إذا وابداه في بيننا لنا ربي نحن على أن الناس لا يكون أفضل يتحاولوا في فعل المعصية ويقول لك الدولة كبرا أنا وقل دولة أدعم أنا يقول لك يستبعهم وتابر كيف ما هي ما عاده نافع برجع يتبره منهم ما عاده حانوا فيهم يقول لك ذا تدري وأيضاً ابليه لعنه الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. جاب رجاي جي إبليس يوم جاءنا حين جد المحتومين بهم الأجر للنار. يقولها حين أريده قال برجايكم يخطط إبليس يخطب فيهم. قال الله وعدكم وعد الحق وعدكم النذير طيع بات خرجنا والنذير أصيب بات جهنم. وصل ووعد. ووعدتكم فأخلفتكم. قالوا يا ابن وعدكم انكم ما عليكم شيء والربي يغفر لكم والربي سهل المور وربي سريم وربي غفور رحيم ولا يعني وكابل ذي لكم المعاصي وقلوا ما عليكم شيء بايسبر وبايسبر وبايسبر سرجعت تفلحوا وبايسبر جعتوا وضعت كلها انتهت كلها يعني أخلفتكم ما حصل شيء الذي قلت لكم وعدكم ربكم وعد الحق ووعدتكم بأخلفتكم يعني معنى فلما عدتكم به إن رب يغفل لكم وإنه يباعي لرحمكم وإنه ما عليكم شيء وإنه باخذكم من جهنم وإنه يباعي يعني بسهل الإنسان المعصيح فقرأ وعدتكم الله وإذا يحين أخرفتكم ما هو واقع شيء من اللي وعدتكم فعد ما بالهم طبعا وما كان لي عليكم من سلطان قال ما في الواقع ما جيت أنا أجبركم ما كان, ما كان بيدي أكهركم واجبركم على فعل قبله من آخر يعني أصور لهم زي إنهم لهم رقعة. بقول لي أنتم ما بصدق. بقول لي اللي ما عند فيها وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتم حتى بيقولون هنا إلا استنعمون قط يعني ما من السلطان يعني لكن دعو يعني إلا لأخذ الدعوة إلا أن دعوتمكم دعو إلا أن دعوتمكم فش لي فما أن يدعوا لكم إنكم ما خدكم فلا كلهم ما هذه عفرتكم، والومو أنفسكم. هين جاء، هين اختارتوا هذا الطريق، ويعني ما أذكر كلمة يقولهم يأكلهم ما أذكر ما يقولوا وراء. يقول أج، يقول أهواءكم ومطامعكم فلا تلوموني، والومو أنفسكم. وهذا أيضا فيه ما يعني دين إن الإنسان هو بحسب عمله. إن الإنسان يحاسب بحسب عمله ما أن الله يريد بغياء الأمور وإن الله يريد بغياء الإنسان على الأفعال ولا لا فلا سلومني ولوم ما أنا بمصرخكم يعني منقذيكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم منقذين لي ما عدا حد ناس على احد إني كفرت بما من قبل يعني كان بتشركوني مع الله في الطاعة المفروض انكم لا تطيعوا الا الله وكان بتطيعوا الله وتطيعوني مع الله فانا عم من عملكم في هذا قالوا زياده اغاظه وعذاب نفسي للمؤمن يعني يعني للفاسق النار رجع لي ويقول انا يعني واحدتكم عليكم ولكن ما جاء انا اذقتكم واثرتكم انتوا اختي قال إيش؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا ذحين بري من إيش؟ من من من ما فعلتم من الطاعه لهم في الدنيا قبل. المتعاديش يركون مع الله. أشركتموني يعني أنا فيشركهم مع الله. قال أنا بري من عملكم هذا ومن ضاعكم لي. إني قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الأصحاب الجنة بالمقابل بدأ في ذكر أصحاب الجنة قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات من تحتها الأنهار قال بيدخلون جنات وأصل الجنة كلمة جنة هي اسم الستان كثير كثيرة الأشجار جنات يعني فساتين كثيرة الأشجار ماك الخضرة كثيرة يعني يعني كلها خضار هذا معنا الجنة جنة لأنها بتغطي من كثرة يعني كثرة الزرع فيها بيطغى تغطي ده ح فيها بزيد من كثرة الخضار فيها يقولوا جنين لأنها مغطى وجنة بيقولوا غطى بيقولوا ما في مقبرة لأنها في يعني ودخل الذين آمنوا جنات يعني بساتين ومزارع كلها خضراء تجري من تحتها الانهار الأنهار قال جارية مستمرة تحتها خالدين فيها وهذا شيء أجيب قال بأيقعدوا فيها داهم مهما يعني ولا يعني يصيبهم الموت خالدين فيها بإذن ربهم قالوا نحن يقول خالدين فيها يعني بأيقعد دائما يقول كيف يا يقعد دائم ما بيسبر يقعد واحد دائم يحتاج يرجع يكبر ورجع يبس. يعني على ما نعساد في الدنيا قال هذا بإذن ربهم يعني شيء يعني بأمر من الله وتستير من الله والله إذا فعل الشيء خلاص ما يلللني أمانه حتى فيه إعلننا أمر سهل عليه بالله يئذن به يأذن ربي بدوامك وخلاص ما هو صعب عليه ولا قلم اذا كان لما كان هذا الأمر غير معتاد وكان الأمر غريب إن الإنسان يتخلد قال خالدين فيها باذن ربهم يعني بسماح من الله يعني إن الله هو قادر على كل شيء فاذا أذن الله هذا الشيء سيكون واستخدام كلمه باذن يعني انه يعني امر سهل عليه ما بلا ايش كذا وخلاص وحصل خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم بها سلام هنا تحيه يعني التحيه التي تلقى اليهم يعني هذ يستقبلوا بها ما هذي بيستعملوا هاي الشيء، ما أرادوا ليش تعملواها؟ التحيه لهم نعم تحيه يعني بيجع عليهم بالسلام، مثل ما قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم إذا قالوا الناس تحيههم فيها سلام يعني يعني بيسلم عليهم، لكن بيسبر من بعضهم مع بعض وأيضاً ليه الملائكة؟ يعني ما عند حد جاي يسب ولا يسخط ولا مع بلا كله. سلام سلام. سلام و... إيه سلام وكلام جه هو أي كلام جه نبيه والكلام مريح. ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فضرب الله مثلاً الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، يعني الكلمة النافعة. وهنا قالوا أراد الكلمة النافعة، يبيعون يقول كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، هذا الكلمة الطيبة، أنها يعني مثل الشجرة الطيبة. أطلها ثابت وفرعها في السماء قال الشجرة الطيبة مثل الحين في الشجرة طيبة أطلها ثابت في الأرض بحيث يعني فتكون قوية لا, لا تقل عهر رياح ويستمر وفرعها في السماء وهي عاليه مرتفعه في الهواء لأنها إذا هي في السماء ستكون ثمرتها بجي أحتل ويتكون الأوباء فيها أقل ويمكن أن فيها بها أحتل كل مرتبعة وأيضًا حتى قال بيجي محفوظه لا بيلعبوا على يعني حيوانات ولا لا نحكي في الدنيا هذا قال تأتي أكلها هذه الشجرة طيبة كل حين كل وقت وهذا وهذا الظاهر يعني بعض بيفسرها بشجرة كذا بعض يقول نخله بعض يقول زيتون ما ما قال ربي شجرة معينة كان نحكي بالشجرة جيده جور محب ولا كذا بس ما ضروري يحددها شجرة طيبة أطلعها ثابت وفرعها في السماء تأتي أطلعها كل حين واثق ت تبقى ثمارها حقت بإذن ربها يعني بأي شيء يصير الله؟ لا عدل فيك. آه دي إذا طيبة إذن الكلمة الطيبة قال مثل هذا اذا كلمة الدين كلمه الإخلاص كلمه التوحيد وكل الكلمات التي اساس في هذا الدين قال بيجي ثابتة بتأتي ثمارها في كل وقت وفي كل حين. الناسى بساق القلوب ما يمكن إيش ما يمكن تنتهي ما يمكن تنتهي حتى ولو غلب الشيطان بعض الناس بيقال ناس ضروري ناس يحملوا هذه الكلمة فهذه الكلمة متجلّذة ما يمكن تنتهي الدين هذا إذا متجذر في قلوب المؤمنين ما يمكن يزول ويستمر وبايستمر وبأتي إيش ما فوائده هذا شيء يعني اذا بي يقول ان الحج لا يزال دائما ولا يمكن ان تدخل ايش الارض من قائم بالحق هذه الكلمه الطيبه كلمه الدين تؤتي اكلا كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون امم من يعني الكلمة هذه تجي داب تنطق كلمات يعني بيقولوا الكلمات اللي لها أساس مثل ع عجيب جي أساس الدين قال وأي كلمة بيقول لها يعني تأثير كبير الكلمة الطيبة اللي بتقوله يعني رأي هو أراد هنا برجع يقول أنا بعد مثبت الله الذين نعمله بالقول الثابت بعدها كأنه يشت يقول لك كلمة الدين وكلمة الإخلاص هذا ولا إله إلا الله ما يمكن تنساه من قلوب الناس ثابتة وتأتي زمارةها وفوائدها وقوية ما يمكن قال مثل الشجر هذه سابتة في الأرض في الأرض يعني في الأرض وق وطا في السماء فأتي وقال فائده في, في, في, في كل بلد ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيث ترتفع فوق الأرض قالوا مثل كلمة الخبيثة كلمة الشرك وكلمات يعني ح كلمات التي تحارب الدين قال مثل الشجرة الخبيثة أذى في جسم من فوق الأرض سقطت له من الأرض. وشجرة يعني شجرة متعججة ما يزام ما هو إلا بلاش ما فيها أي فائدة ويطلع من فوق الأرض ووضعيفة هالشجيرة ضعيفة ما بلقى قال من فوق الأرض ما هي جذره ما قال أصلها ثابت جذته من فوق الأرض يعني كأنها فضحية ما بيجي فيه. ما لها ثبات كلمة فاضل يعني. يجلس تسمى فوق الأرض ما لها من قرار ما معها قرار وتمسك ولا هي بادية باتنتهي إذا كلمة الكفر هنا المراد بها قال وكلمة الكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر مثل شجرة خبيثة مزعجها ترى الناس ويقلعوها يجلس تر وبيقول عش كان بشيء من الإهانة ونحوه يجلس من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة الإيمان قال بتقوى ما ولا بتزول من القلوب يثبت الله الذين آمنوا الذي آمن واصرف لله وحزم على إخلاص على الله وعلى يعني أن يسير مع الله قال بيثبتها الله بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وهذا أيضا حتى إيش حتى يلاقي الله في أيضاً يوم, في يوم الحساب والعقاب وفي أثناء عندما يسألهم منكر ونكير يثبتهم بالقول الثالث ما يقلطوا ولا يعلهم الحد ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما أجاء لكن الظالمين قال بيظلهم الله بمعنى أنه ما يثبتهم يخذلهم ويفعل الله ما أجاء هو المتولي هو المتحكم في كل شيء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار في كافل الزعماء؟ الذي ضيعوا أتباعهم وأصحابهم. وبدلوا نعمة الله كفال يعني كانوا مفرود إن الله قد أنعم عليهم بنعم بنعم بالشكر بدلوا النعمه بدل ما يبدلها بيجادوها بدلواها بالإيش بالكفر يعني قابلوا النعمة بالكفر بدل إيش من أن يشكروا عليها بدلوا نعمة الله كفرا هذا معناه يعني كان المفروض أن يشكروا الله على النعمة بدل الشكر بالإيش بالكفر وكفروا نعمة الله وما رضي يعني يعني ينقادونه وأحلوا كوما من دار البور. يعني يعني واتباعهم في دار هلاك وش دار الظوار؟ دار الغلاق قال جهنم يصلونها وبئس الغرار يعني وما أثواء من مكان يستقب فيها الإنسان ولا عاد يخير منه وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قال جعلوا لله أندادا ليش هذه الأفنام ليضلوا عن سبيله لجلهم يضلوا عن سبيل الله ويمنع الناس من, من السباح الحد وربما الناس انهم بيصبروا وكذا الي انهم ايش يحصل لهم اهوال يعني بنلاحظ ان الكلام كان في الكبار والزعماء حلوا قومهم دار البوار وجعلوا الله اندادا يجلي يضل الناس لا ايتعوا ربي ويت يعني ويفعلوا ما ارادوا ويكون لهم ايش يعني الرياده عليهم ويكون لهم الاث بس يعني الزعماء وجعلوا الله اندادا ليظلوا لي عن سبيله قول يا متى يعني ارتح حول انتم باشرت عام لان عندكم الزعامه فان مصيركم الى النار لكن مصيركم يكون الى النار كل عبادي الذين امنوا يقيم وقل لهم يقيموا الصلاه, يعني لهم يقيم الصلاة. يعني الصلاة. يعني كأنه قال لهم اقيموا الصلاة حذ لام الأمر قال في الشرفي صاحب المصابح ما معنى هدف اللام مغادر السجد على السقادر يعني لا نقول ان هنالك يقولوا هالنحو انه جواب الطلب قل لهم فانت قل لهم يقيم الصلاح واضح يقولوا هالنحو انه في الجمال الفعل في جواب الطلب لكن ما هو مصابح قل لهم يقيم الصلاح يعني انك معنى اذا قل لهم فايقيمه المفروض إن يجوا كذا يقول لهم يقيموا يعني إذا قال لهم هنا؟ فتكدير هنا يقدر واحد الأمر كلهم يقيموا الصلاة يعني لي يقيم يعني مطلوب من هذا الأمر يقيم الصلاة يعني يأتي بها جويمة مستقيمة يعني على ما أراد الله يقيموا الصلاة ويوفدو من ما سرا وعلى لح من يعني حتى بينبهن ما رزقناهم يعني لا عادي يستصعبوا الإنفاذ، يستصعبوا يقولون يعني حب يعني بيراهن يقدو معه وإنه له قدو ما حصل عليه إلا كتاب، يدرن هذا شيء من الله أعطاه، فينفذ في منه؟ ماذا أعطاه الله؟ ما هو ح حاج يعني حاجة من ما هي منه؟ <تصفيق> إيه ما هي منه؟ فلازم ما بلا الله يقدر. ويقولون ما رزقناه ينتبهوا إلى هذا الأمر حتى إذا انتبه لهذا بيهم على، ودي هذا شيء إداني الله فا قال خرج منه. متهجي وداني رسالة واحد الداني رسالة قال كله من هك وهابل النه وهابك هذا من هكذا فقال انتبه واحد هذا رزق من الله يخرج ينفق من ما رزقناهم سرا وعلانية قلنا لكم على حسب الحال لأن الحال قد يكون قد يطلع بالسر لأنه بيجوا أحسن وبيجوا مطلوب به رزق الله ولا جوا مطلوب به ريا أمام الناس ولا ما حتى يعني بعضهم يستطيع بالسر إلى حد ما أنا مو منهم. ولا حتى الأخذ وهذا بيوه مشروبين يعني بيوه هذا بي ثوابه مضمون ما يعني ما هو السابر بليش يدخل عليه سر ما تفعل شيء سر تعطي واحد سر حتى أنا تعطيه رضا ما هو ما يدري من هذا هذا ما حد سابر إنك تريد منه ولا إنه مدح ولا من أحد لأن حتى المعطى نفسه ما أعرف الحين تروح تطلع حاجة في أوضاع يدري من هذا يحطها واحد سواء مشروع عليه في الطويلة هو مشروع رومان، ينفع كثير من مناطق هناك، بس صار ثمانية ونص واحد داري منه صاحب المشروع وما بلا ناس بيقوموا بيشتغلوا ما يعني ما ما تكلموا منه ما هم داري منه وينفع الناس ووصلهم الماء في اماكن بعيدة وفي يعني شدة معهم وتعب ووصلهم المياه مستمر ولا بدهم يعني مثل ذا المشاريع بيجيه اي شيء يعني لله خالصا هذا بيجيه لها تمره عجيبة وناجح ذا المشروع علي بن حسن نعم قل كان كان بيجي مثلا بيجي بصدقات كثيرة توزع في المدينة ولا بدرهم من هذه بيجيبها ما كان برأس الله عند الباق قلتوا سنين ما بدرهم من لما مات والدار وراعيها زار الايه الحمد على, على, على يحمل ها هو على اي على اي على اعاده النفوس كان يعني سواده هذا يعني يدل على ايمان بالله خالص ايمان فلت ما هو لاجل حد ولا لاجل سمعة ولا لاجل اي شيء نعم و حتى ابليس ما يمكن تدخل بها هذا وقلنا لكم وجهرا سباً وعلانياً لأنها أحياناً بجل مطلوب الإعلان لجل الناس تشجعه وجل ناشئ الطهور وجل ناشئ سبره وثباث لجل والله أحياناً جاء واحد شديد صلاغ ما عاده ضائع من تظل ما راح رح تختبين تهويه في حيثك بيضلك ما هو ساب يعني تقول هم بالله سب عادة وما بالأحد علانية وبحاجة له والله بحسب الحال هل من قد واحد الأنذب لكن لاحظ هنا قال شيئاً كل العبادة يقيم الصلاة والمشيدين ما رتقناهم وشكت عن البابي ثم يقولنا هذا الشيء أنكره إذا استرى الإنسان فين بينجح في البابي لأنهم شيء اساسيا أساسيا في الواقع بيقولوا يقيم الصلاة هذه عباده بدنية عباده بدنية وفيها خضوع لله يمثل الإنز... يعني الناس يمتثلوا لله. امتثال كبير مهما حصل يتركوا شواغلهم يتركوا امورهم ويجد ايش الواجب ويفعل الواجب الذي امر الله به هذا عبادة بدنية يتوضع ويقوم ويصلي ويقوم ويقعد ويركع ويسجد عبادة بدنية عمل عمل هذا يعني جسمه لو يعني لا يجسم التميع النفس فاس قمول ولا فترة ولا رغبة في يعني لا هو او شيء ضروري ما ايه اقامة الصلاة هذا بالنسبة لعبادات البدنية وينفقوا هذا العبادات المالية يعني, لأنه يعني حتى ويعطي من شيء محبب له أهل الله فهذا بيستكمل الإيمان يعني يبدل نفسه وعمله وأيضاً يبدل ماله هذا الإنسان لا نجح في الأمران هذا فنجح في الدين بيستر تغلب على كل شيء وإذا عندك المالة النباحين رزقناهم يقول لي لا كنش <تصفيق> أيه؟ والذي يقول, يقول ما العبادة، الذين نعمة ويقيم الصلاة، وين مما رزقناهم سرا سر وعلانية؟ نبيك منك دون آخر، لأنهم زعبادها مالية وعبادها بدنية، وهم العبادات كلهم بلا مالية ولا بدنية. والباقي في كل العبادات مالية كذيع عنوالها يعني كان أسات الله. قال هقول لهم يفعلوا هذا وسارعوا إليه مادام عازم في الدنيا في الفرصة من قبل أي أتي يوم ولا بين فيه ولا خلال بيجي يوم ما عاد يسبر تحصل على أي منفعة ما عاد يسافر إذا في مع حاجة ما يسبر تحصل على زاد ولا على أث ولا على هراء ولا على مسكن ولا تحصل عليه ما عاد بشي ما بلاصرح في الشراء وتحصل على شيء ما عاد بشي بيع ولا خلال ما عاد به أي صداقات. أخي الله والناس يعني أعواني عاونوكي ساعي ما عاد حي نافع لك نهائيا لعده مال وينفعك تشتري به ما عبي شي بيع ولا هم عمك مال ولو معك ما من جابه حاج يبيع منه ولا عبه حي يزاعدك لا بيع فيه ولا خلال يشتي ما عاد حي نافع لك نهائيا إلا عملك إذا انجه هدل نفسك الآن أقيم الصلاة. أقيم الصلاة أقيم الصلاة وأنفق من مارك الله سره وعلانيه وانتسل باقي الأمور هذه مبلغ كأنها يعني يعني مجهات أو عنوها للباقي الطاعات يعني مثل كل ما أمر الله وترك كل ما حرم الله وسارع إلى هذا قبل جيام بنتمجه ما عاد ينبعك أحد ما عاد بشيء يعني ما عاد تحصل على شيء ولا عاد تفيد من شيء ولا عاد حد ينفعك بشيء ولا حد يساعدك بشيء ولا خلال يعني ولا أطلقاء ولا معاملين ولا هي الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء رزقا لهم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر جايبين وسخر لكم الليل والنار يعني هو المنعم عليكم والقادر على كل شيء هو الذي فعل كلها خلق السماوات والأرض بكله كل شيء فيها وانزل من السماء ماء فاخر يبه من الثمرات رزق لكم طيب يرزقكم ويسهل لكم من اجل رزق وسخر لكم الفلك سخر لنا الابري الفلك يعني السفن معنى سخر الله لنا هذه السفن يعني أنها جعلها يعني تتذ... يعني جعلها تنفعنا سخرها لنا يعني جعلها تكون في خدمتنا في وذكر لكم من ذلك بسجريه في البحر بأمره حتى سجريه في البحر بأمره يعني لأن خصوصا يعني السفن ما على الرياح المشيها هو في يعني في الرياح بأم يعني بأمره هو اللي بيتحكم في كله إذن ذكر لكم يعني كأنه بيقول الله في هذا كل شيء يعني نفهم نفهم حتى الأشياء دي بنفهمها لا يقول ما ذلك سيارة من ما من هذه الإنسان هذه يصبرها ويصنعها قول لما الطائرة رب ذلك فنعها قول كل الأجهزة هذه لا يقول انسان هذه بيبعالها لا صح ويبعالها لكن ما يعني ما استطاع أن يفعل ذلك الا اكثار من الله الله هذه ما اتنف جعلها المواد وجعلها العدل ليفهم جعلها العدل هذا النعمة الكبيرة الله جعلك العدل عدل ما من نسان يتبري جعلها الله العدل و جعلها هذا النعم و جعلها هذه المواد وعاد عاد ألغمه كيف يستفيد من هذه الأشياء و من الأشياء المواد حوالي <تصفيق> حتى يعني سنعملها تيارات وطائرات وبيوت و طائرات و بيوته و أجهزة في كل الأجهزة لا <تصفيق> بيجيبه إلهام يعني إنه واضح الأولا العدل ذا ما بيشي إلا بالعقد والعقد مين هو؟ من الله ثانيا العبد يتحكم بيضرف الأشياء المواد حاله، و المواد من هذو الله ثانيا العدد الله بيجي دإلهام الاستفهيم من الناس بيجي منذ الناس بيجي إذا ولا, ولا, ولا يجي إذا عادتهم ولا يجي إذا إذا الأمور طبيعي يعرف هذا الأمر اذا فالواقع حتى هذا ستظر نعم من الله فإذا قال استفينا مع أن الإنسان بيخ نعم نقول كذلك السيارة والطائرة وكل شيء كل الأجهزة اللي بيستمد منها الإنسان هذه نعم من الله. الفم هذا داخل تحت المدرسة فيلا سخر لكم الفلك إذا س... والأجهزة كذلك سخرها على نعم. في البحر بيعرف له هذا الفرق وسخر لكم الأنهار أيضا سخر الأنهار جعلها تسير في خدمة الناس ونفعات الناس تسير في يعني مجاري مخصصة وسخر لكم الشمس والقمر دائما سخر الشمس. منافع كثيرة للناس ودائمة دائمة في الحركة دائبين يعني مستمرة وأكثر ما استعمل الدائب يعني في, في الاستمرار في السير. قال دائما مستمرة في السير في الشمس ما قمر الشمس بيتفيد منها فوائد كثيرة هذا الشيء يعني أضيا أضاء هذا صحيح لا ما ما بلاء من قدره ما عبز ترك ما جاء طفاصار الليل بيوت إحنا بندول الضوء مكيف إن جال واحد لمبكسريه جاي مغب تساع وجا بدو متساع واللاقي له ما هدور واللاقي له كهرب لكن كل ذا الكهرب ما ويجيب النشر الضياعش يعني مثل لمبه الواحد يضو على الناس يجمع في كل البيوت ينوره ما بعدها يعني لو جمع له مثل ما ما نضو على كذا ولا يسوى يعني فهذه نعمة الضياع. ايضا نعمة التدفئة من الناس التدفئة من البرد و... ايضا نعمة ال... يعني فيها علاج الكثير يعني, يعني الامراض بالنسبة للجسم بت... في علاج فيها في فميناتف في نفس الشن يعني فوائد هائلة ايضا الشجر تحتاج بالشنس ولا ما جاوشي كثير من الشجر ولا الدواب ولا فهذا الشنس سخرها الله لنا يعني جعلها في مسرحتنا ومن فعثنا نفهم هذا يعني نفهم نفهم إن الله خلق الكون كله من أجل الإنسان. يعني بيقول سخر لكم الشمس والقمر داعي له. وذي كذي بيقول إن في خلق السماوات والأرض وقت الليل والنهار الآية اللي إلا البر. يعني فإن الله خلق هذه كلها لجل الناس يتعبروا ويتفكروا فيها. لأن إذا نفهم من قدرة الله التي ملاحظة قدرة هائلة وكل بالشمس والقمر والنجوم والكواكب هذه النجوم يعني يدي... هذه لازم يبتلع واحد يقرا عنها لان احنا قاعدين نكتشف اكتشافات غريبه ومسافات هائله وملايين الملايين ومسافات يعني ملايين السنين الضوئيه والسنه الضوئيه كم يعني الثانيه الضوئيه مدري كم يعني الف. الثانيه وبلايين السنين الضوئيه يعني اشياء ما يتخيلها الانسان يعني أشياء لو يبعد الإنسان إذا صار ما نوصل النظر إليها في عمره ما يحتاج لهم عمره مثل يعني ملايين السنين ما متفدوا يراء الشيء الحاجة هذه أمامه رفر النبا يثور يعني يحتاج وقت لما يرى الشيء فالله يعني في هذا الكورن العجيب الكبير قال يجب أنك يتأمل الإنسان يفكر وفي هذا الآية قال فخر الشمس هذا والمجمع قال والقمر دائبين ومستمرين لنش لكم وقال لكم وقال لكم وقال دائبا وحركة مستمرة وهذه حركة مستمرة يعني تبعد مئات آلاف استمين ولا تتوقف ولا لحظة واحدة لا يستطيع الإنسان يبعد يستمر ثلاث ولا استطاع كما استطاع أولا هو بإقدار من الله ثانيا يأتي ذكرى دفير دفير. بسيط وشيء بسيط وشيء بسيط خير ولكن هذه حينجي تستمر مئات الآلاف من السنين بل ربما ملايين ولا تتوقف ولا لحظة ولا تتغير شيء غريب يعني عجيب وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار يعني جنبه سخر يعني جعل النهار والليل لكم يعني في صالحكم في منافعكم لأن النهار يستطيع الإنسان يعمل وجوب إضاءه وقويةه يعمل مبارس عمله وقال الليل قال لي ليه يرتاح يعني يرتاح من العمل وينام وينام ويقاب الدفاليس يعني مثلا يخلوه إلى الله والليل تعبّد مثلا يقوم بعض الليل هذا يعني أجمل حكمة الله ومن رحمته بالناس وآزعكم من كل ما سألتموه يعني من كل ما يسألها الإنسان يعني كثير من اللي يسألها الإنسان بيده كثير من اللي الإنسان ان يكون هذا المسؤول الله ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا الذي يكون هذا المسؤول هو الذي يكون هذا المسؤول هو الذي يكون هذا المسؤول هو الذي يكون هذا المسؤول هو الذي يكون هذا المسؤول هو الذي يكون هذا المسؤول هو الذي يكون وين يخذبوا وين يتمحوا وين يطغوا ويقول ربي من ينعم عادي لكن ربي حتى يختار لنا الشيء با يتناسب معنا يتناسب معنا وينصر معها ايش نحن نحصل على يعني احنا نحافظ على ننجح في ايش في امتحان هو التكريف في الدنيا لو يزيد قال في الرزق ربما انه ما باي علينا على ناكفر فلاكن ايش اسخطى الانسان ويدري انه من ربي بسر لها كل خير قال واعاذكم من كل ما ذا قال من يعني بعض بس ما نعمه الله لا, لا تنسوها قال لا تعدوا النعم ها سامع يعني طلبته ربما يعني كل يعني في يعني كانت اشياء كثيره بيعطاها الإنسان أسمع. لا يا شاذي كل يعني كل حاجة مسألة بيها بلنا منها بيها بلنا منها إن بل الله إنه ربي ما بي يعني إنه بيقول ادعوني استجيب لكم الآه ادعوني استجيب لكم ما بيستعالة واستجيب الله ما بلنا الاستجابة تكون في صور من هالنه الحق الله الطلب دي طلبا مباشره من هالنه يرفعده شيء آخر ومن هالنه يعني يعني بييسر الله الأحسن للإنسان ونرى الخير الحين جو ابنك بيضرب منك شيء أنا بتيجي يعني مثل ما أرسل وباسحب له صلجة لكن ما بسيبر وجه ما قال لك لا طلب منك أي حاجة لا طلب منك ضوئي لسكاكين خيرات أنت راضي أي ما مرة وهو هم تخيل ولا يلعب لا طلب منك مثلًا ولا بند ولا من الدساس ولا فأنت بتفسر على حسب مصلحته. فالله بيجيرم يعني يعطينا على حسن مطلع أسناء وإحنا بنسبير مثل الجهل كما مع سبره شيل بقينا في حار ما من ذا كان ربي بيعلم بالخير قد يكون الخير لنا ولا مثله علينا بيشر نعم بيشر خيره والله في عدم وصوله في, في بعض الأشياء قال وين تعد نعمة الله لا تقصها والنعمة نعمة الله كثيرة لا يحاول يعدها الإنسان ما استطاع يصيرها بدون الأفراد يعني إجمالاً خلي ما يعددها وحدها وحدها وكذلك الظاهر من هذه بيراه ويدركه ما بستر يعدده حتى ان في أشياء كثير ما بن ندرك نعمة ما قد ندرك انها نعمة كثير في الكون بيجي نعمة ما بتدرك ان نتبه نعمة بنعم الله كثيرة لا يمكن نحفها يعني يحفاها فالمفروض انها تدعي الناس انني ايجي يعني ان إيش الله وينقادوا له مهما كان الأمر ومهما حصل قال لكن مع ذلك إن قال إن الإنسان لا كفار بعد هذه النعم الكثيرة التي لا يحصى قال الانسان ظلم كفار بيظلم ما بيجابلها بالشكر بيجابلها بالعيش بالعصيان على ما قال في ذاك الحديث إني وابن آدم لفي امر عجيب أون هذا الكلام قال خيري إليه نازل وشره إلي يا يعني لا ينفك خيري من نذل إله في وآخر لا ينفق له خير وهو بشر يعني نفكر ذر حينه نحن في نعم الله في كل لحظة يعني حتى يبتر التنفس يوفر لك الهواء تنفسه في كل لحظة أعمل ما جاتك ثاني ولا ثاني هواء يوفر لك الماء يوفر لك الزاد يوفر لك الزيت الزاجة وفي كل لحظة وفي كل ذانية حتى وانت نايم وانت قايم وانت ناشي وانت جالت وانت في عمل وانت مشغول وانت كذا فالله يوفر لك كثير من الأشياء أشياء لا فيها ومع ذلك يتجرأ الإنسان ويشمع في ربي فقال الله كذا خيري إليه نادر وشره إليه يا قال ولو يعني وما دال يرتكب كثير من الناس حتى قال ولو سمع الإنسان الصفات التي فيه يعني سمع الصفات في, الصفات في غيره وهو لا يدري أنه لتارع إلى مرته يعني لو يذكر لك والله الصفات التي فيك يقول له واحد لك كذا وكذا وكذا ويقول له أي واحد يذكرون لك فواحد واحد يفعل كذا وكذا وكذا ويجيلك كذا وبيسوي كذا إنه من يثار إلى دمه كل إنسان قال له يعني لا يذكروا له الله وصافة دي فيه ولا يقول له نادي. هنا في شخص آخر إنه نسار إلى المر يدري إن إنه نحن يعني فإذا قال الإنسان ظلم كيف أنه قابل المعاصي إذا يقابل النعم بالأجب المعصية إنه نحن يعني لو لو تأملنا حتى المعصية دي عندما يأثى الإنسان ما يستطيع الإنسان يؤذي إلا بنعمة إلا بشيء من الله يعني الحركه هذا كلها فهمها كلها الحركات وهذا الابزاء وهذا الاعضاء كلها من الله ينم الله عليك نعمه الحركه مثلا إلى ما حرم الله ينم عليك بنعمه اللسان والله التذوق والوقات تروح تأكل ما حرم الله وتتكلم ما حرم الله ينم عليك بنعمة السمع وهذه نعمه كبيره تستعملها بما الله ان ان بنعمه النظر كلها نعمه يعني عجيبه من واحد مالك كله في في نعمه واحده تبقى ام عداك تروح تستعملها في ما في الله في غلط هذا ظلم جاهل بدل ما يشكر الله على النعمه يعصي وايضا يعصي بالنعمه نفسها يعني عم. تخيل انك تشتري الواحد طبله ظلط وطبله داقله ورجع يقوم اعاده بك يستعمل كل ما اعطيت إنت سلاح راح كيف الناس بقى يلوموه وكيف كيف بتسكرين وكيف بتسكراهم يعني إنه أمر غريب يعني إنه يعني إيه يعني لوم فالإنسان يفعل كذا لو عند عدو نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان له ظلم كثير الظلم لانه وهو مقابلة الأيش النعمه النعمة بالمعصية ظالم إذن ما عنصر كفار يعني إيه لا يعني يعني بيجي حدا النعم ما بيبدل نعم ولا بيشكر النعم وإذا قال إبراهيم ربجي على هذا البلد آمنا ابني وبني أن نعبد الأصنام فإذا قال رب إبراهيم ربجي على هذا البلد آمنا دعا إبراهيم في إنه ذهب إلى مكة وأهله كانت في مكة تركها في مكة وابنها إسماعيل وجعل الله في هذا البلد وهو مكة يا رب جعل هذا البلد آمنا جعله بالأمام وجنبني وَبَنِيَّا أن نعبد الاصنام يعني اجنبنا يعني جنبنا بعجنا من الاصنام يعني يسر لنا على الطابق بحيث لا يعبد منا أحد الاصنام الأبناء طبعا كان هي الطبقة الأولى من النسل فقال اجنبني وَبَنِيَّا أن نعبد الاصنام فلذا استحق الاستجابة الله دعوته ولا كان أحد من أبنائه يعبد الأصنام لكن أبنائه ما ذريته أبنائه يعني الأجداء الأول الابن الأول هذا الأبناء الباقي ما قال ما ما أراد به ما أراد يعني كل الذريه لأن كثير منهم قد إيه بيحصلهم أبي يعبد الأصنام يعني أيام غريش العرب الذريه إبراهيم في ذا البنية يعني كأن الابن الأول قال له ابن أضنى وإيه مهم وإيه يعني عبد العجل واجن ابنه وبنية ما ليش ذا المرأة البنية يعني الابن الأول قال نابد الأثنام قال ربي إنهن أضللنا هذه الأثنام أضللنا كثيرا من الناس طبعًا أظ أظ أظلمت الناس يعني تسببت في أذلال الناس، ولا في الواقع ما ما بتسببه حجر مسكينها يعني ما بس بسوي أي حاجة، ما بتنظر على حجر حجر يعني حتى ما ما المفروض واحد يكره حاولين فر منها حجر ما سبب رشيل قال إنهم أظلمنا إذا اللي سببنا للضلال للظلال أظلمنا من الناس فمن تبعني فإنهم مني اللي يستبعني ويشرف عبادة الأثنام ويعبد الله واحده فإنه مني يعني هو مثل مني يعني كأن جزء مني بعض مني وأنا ده بعض منه يعني ما أصابر ما كان لإبراهيم فولا وما كان عليه فولا يعني أي خارجي يجي ولا وله لأنك دو منه هذا معنى إنه مني يعني كأن كل ما ليه له مثلا له كل ما ليه له, له لأن أصبح جزء مني فانه مني، ومن عصاني، قال فإنك غفور الرحيم يعني ومن عصاني منه منهم، من الناس فأنت غفور الرحيم وتولى امره لكنه يعني غفور الرحيم وهو عاصي الذي يعصي يعني كان بيضعي ربي إن الله يجب أن الله يعني يكون يعني ما هو دائلة، قال أنت غفور الرحيم، أنت, أنت عارف، يعني او لا وانت وانت دي بتغفر وترحم كيف باقي يغفر ورحم الذي يعصي؟ قال انه باقي غني منه انه جي منه الانسان وقد عفع فهذا رحمه من الله عندما يغفر الانسان ولا عاجل بالعقوبة ولا يدخل جهنم هذا رحمه من الله قال انه ايه؟ يرجع الى الله وكل ما تركه اعتبر ايضا رحمه فقال اذا هذا يعصيني لي فانتقفوا الرحيم انت عارفه وانت الغفور الرحيم ما ادري حاجة اقول لك شيء. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زع من ذريتي يعني بعض هذا من ثم بعض يا وهو إسماعيل مدري ولا دي تراكم في في مكة ها إيه؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد وهذه زرع وهذه مكفر ما في شيء زرع عند بيتك المحضم لكن ليش حط في مكان مكفر ما فيه زرع حط عند البيت؟ قال لي وضي مصطلاة لي وضي مصطلاة كأنه أراد أن يتفرق لعبادة الله وضاعة الله لا ينشغل بالأيش بالزراعة مثلا بالزراعة ولا جو في أسواق ولا بالتجارة ولا نحنهم يعني بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة كانت يقيم الصلاة فجعل أفئذة من الناس تهوي اليهم يعني لأنه كان في مكان الحالة قال بدينا الله يجعل أفئذة من الناس تهوي اليهم لن يهدهم يردوهم معلمهم ما هو يكون يعني إقامة الله الصلاه ومارس الدين لم بل جل ايضا بجبهين هذا الدين فجعل أفئذة من الناس تهوي اليهم إلى هذا المكان. تهوي يعني لأنه ترغب غنى الأفيدة بيقولوا أنها القلوب أو شيء داخل القلب يعني الشيء الأساسي في القلب. الأفيدة بيقول الفؤاد هو القلب نفسه. واللاجئ الأساسي في القلب يعني الحساس في مركز القلب. وقال تهوي إلهم يعني ترغب فيهم. ويش وسمير إلهم وتساب إلهم. ورزقهم من الثمرات. ولو ما ما عم زرعه ولا شيء. ورزقهم من الثمرات ليش؟ قال لعلهم يشكرون قال يدعي ان الله يردقوا مستمرات وذريته قال يلي مشكروا يعني ما قال يلي كيفه يعني حتى هذا يدعوا لهم بالخير ويقول يلي مشكروا ربي ويعبدوه ويتقربوا اله يزيدوا في الطاعة له حتى هذا عندما يدعي لابناء قال بالرد قال يلي مشكروا قال لعلهم يشكرون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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونستبع الرسل أولم تكونوا أبسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب اللَّهَ الله مخلف وعده رسله اللَّهَ الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الْأَرْضُ غَيْرَ غير وَالسَّمَاوَاتُ والسماوات وبرجوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأسخاد سرابيلهم من قطران وتعشى وجوههم النار ليجي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس وينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب نقلنا في الآيات السابقة دعاء إبراهيم لأولاده قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وهذا في الواقع هي دعاء إذ ما يقول ربنا إنك تعلم وما نخفي وما نعلم يعني أنت داري بنا والداري جيحنا في حاجته والداري بذيه بن نخفيه وذي بن نعلمه في ما ندعيه ما أريد أن لك لكن دعاء لأنك أمرت بالدعاء من أمرت بالدعاء وعت بالإجابة وإلا في الواقع يعني لأني شيء تعبدي طلبها الله من الناس ويجعلها عبادة والله فالواقع ما هو النبي على الله نقول لحنا الشيء كذا ويشيء كذا ويخبر الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم حتى هذا إذن وفيها تضرع واستكانها إلى الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ما يخفى على أي شيء فأنت إذن عالم بحاجاتنا وباحتياجاتنا وأنت أي أعرف منا بحاجاتنا يعني فكأنها فاقضي اي حاجة الحمد لله الذي يهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاد قالوا على الكبر في السن يعني على الكبر يعني مع الكبر قالوا بعضهم منه ما جاء لأولاد الله قدوا في المئة إسماعيل اللي قدوا في مئة سنة قال يعني قدوا مخاذها العادة لا قد واحد كبير في السن قليل يعني اجمع يعني نادر من عند يعني جيل أولاد قال وهب له قدوف كبير في السن قلنا بعضهم قال قدوف في مئة سنة حن جاله وبعضهم قال ما قاله أول ولد قاله قدوف في مئة وسبعة عشر في الوالد فلذا هذا معنى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ومع يعني وهب لي يعني نعمة كبيرة زيادة يعني ما ينزعني قبل الناس أولاد فقط لأنه عادة مخالف للدوانين الحياة مخالف العادة ودوان الحياة بيجعله في يعني بيجي واحد حين واحد جايش ولا العادة إن ما عد بيجي الواحد ويجي له يعني بيجي نعمة بيجي أكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحادة إن ربي لجميع الدعاء يعني يعني نفهم إنه دعاه بيجي يرزقه الأولاد قال ربي لا سميع الدعاء، طبعا سميع، المراد هنا يعني بيجبر، بيجبر، سميع الله لمن حمده يعني بيجبر، الذي ما معنى انه بيسمع بيدري؟ والله بيسمع يعني يعني سميع كل بيسمع يعني بس ما ويستجيب يعني, سمع يعني كلم فلان نفع فلان وسمع له يعني قبل منه واستجاب له واضح؟ إذا معنا سميع هكذا إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة أيضا هذا يعني إقامة الصلاة إنها نعمة كبيرة وشيء يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى معاونة من الله وذن النبي كان يبيد ربي ان يجعله مقيم الصلاه يعني إنه مستمر على هذا الأمر. نعم. ربي يعني منقيم الصلاه ومن ذريتي يعني من ذريتي يعني مقيم بعض ذريتي مقيم الصلاه كيف بعض بعضهم كيف ما قالوا لنا من الله ان بعض ذريته ما عبد الشيء قالوا من الله أنهم بيقوا من الفاسدين. يعني فما هم جايين كلهم واضح قد أخبر الله بذلك لأنه واحد قال أخبره قال فيه عندما قاله أني جعلوا كالناس إماما قالوا من ذريتي قالوا من ذريتي فأتجعل إمام قال لا ينالوا أهدي الظالمين أو أهدي الظالمين فهنا دعا قالوا لبعض ذريته ربنا وتقبل دعائك هذا الوصف دعائي بالكثر لأن أخلها دعائي نعم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي يعني اغفر ذنوبي ولكن معنى الغفران هنا يعني ايش الظهر هنا في معنى التوفيد. طاعة الله، الماء للانساب بالمقفرة، لأنه إذا عص الإنسان ما الله قسارة، إذا يوفقهنا إلى أو... يعني لو قلت ربي غفر لي ووو ما هو قاسلي، ما ربي فاذا إذا معنا حين أقول ربي لي يعني إذا ما يعني ما قساة من معاصي ه ولا ما جبها معصية مستمر فيها ولا معصية ما بن يعني ما بنندم عليها ولا إلا إذا إنه يصير إن غفل لي عذب نوب كلها ولا إذا سهل لكن هي جبها معاصي ما بنندم عليها مثلاً ولا معاصي عاد بيستمر فيها ما هو نافع يقول رب غفل لي إلا جو معناها غفل لي يعني وفقني للتوبة النص هو أيش يعني وصا سابتة لا تغير. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحفظن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال قال الله لا يعني بيجي ظلم من الطواغث والطراث على كثير من الناس لكن لا يعتقد واحد لا تعتقد أنت ولا النبي ولا أي واحد من يصح من هذا الاجتماع قال لا تعتقد أن الله باي أي يقفل عما يعمل الظالمين. هنا ما المراد إنه يعني عندما إذا قمنا الخطاب للنبي لا تحسب أن الله ما النبي يحسب. ما بلا معناه يعني الشيء يعني بيواسينا الله بيقول يقول لنا يعني بيواسينا إن إحنا نتحمل ونصبر وندين ربي إيش؟ يعني إن ربي عالم بهذا الأمر اللي بيفعلوه والما هو إيش خافي عنه والنبي عاجزهم. قلنا الله عارف هذا الأمر ووسع ولا تحتيباً الله غافلاً عما يعمل الظالمين إنما يؤقرون اليوم تشخص في الأبصار يؤقرون اليوم الآيشهر حتاب العقاب اليوم البيامر قال تشخص في الأبصار إيش يعني تشخص تشخص هنا المراج ترتفع الارتفاع والظهور هذا معنى أشخص الارتفاع والظهور يقولون شخص لي فلان يعني بدأ من بعيد لكن هنا شخصة الأبصار نقول شخصة الأبصار يعني ارتفعت والمراد يعني انفتحت تشخص الأبصار يعني تقول فتح حمى يعني يعني عجب تستعي إلى النهاية وتجلس كذا مع تحرك تشخص الأبصار هكذا معنا تفتح تقول مفتوها كبيرة يعني انفتحتها إلى النهاية ولا عتتغمه ولعت من شدة فلاشة الهول يوم انتشخصوا فيه الأبصار ما علي قال يعني مغمض فيه بايت يفتح تلال معين يبدو واحد خائف أمر, أمر فضيع جدا هذا معنى تشخص في الأبصار مهطعين قال مهطعين يعني مسرعين مسرعين إلى قال يعني كأنهم مسرعين إلى الداعي يجناجوهم إلى المحش يرعوا مهطعين مقنعين رؤوسهم مقنعين رؤوسهم كأنهم رافعين له هكذا كذا باهتين ومف يعني إيش خائفين لا يرتد إليهم طرفهم إذا قال لا يرتد إليهم طرفهم يعني بينظروا كذا ولا عبد تريج ما عبد ترفع العين ما عبد تغمض الأجبان ما عبد ينزل بت... يعني يتقمر فتى يعني ينزل فتى جالس كذا مفتوحة من شدة الهال ومن شدة الموقف لا يرتد إليهم طرفهم ما عبد يقتمه بي كذا وأفئدتهم هذا الأفيز يعني القلوب هواء يعني فارغة كلمة هواء المرض به الفراغ يعني ما فيها قوة، ما فيها القوة ولا العظيم ولا الإدراك ولا خلاص فيهم رعب شديد، خوف شديد واندهال وتحير وعدم إدراك، ما عاد يصر يتصرفوا يعني شدة إيش الهول أفيز مهم هواء يعني حتى عقوله خلاص يعني ما عاد بعض عقولهم من أي جدال ما لان نحن بنقول القلب جوف الاهل العقل جوف القلب في الفؤاد وهذا ما عب شيء اقول افئدتهم قلوبهم خاله ما عب فيها قلوب ما فيها عقول ولا فيها جي. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخذننا إلى أجل قريب يقول الرسول انذر الناس كلهم حذرهم كل الناس المؤمنين والأش... وال يعني المسافرين حذرهم من يوم القيامة يوم يأتيهم العذاب يوم رجع يرعب العذاب ورجع يتندم الإنسان فيقول الذين ظلموا ظلموا هنا عام لأي لا واحد سواء مسلم ولا كافر لأن من عث الله في الظلم يعني الذين عثوا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى عجل قريب ها لا ما في مشين عمن لان أولًا قال الناس منذ للناس جمعة وقال يقول الذين ظلموا كلها ظلم عندما ما أصيح في الواقع ظلم فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب قال إلى أجل قريب قالوا يا رب أخرنا جليلها بس يعني حين يرى الموت حين رأى الموت لأنه حينها قال عند الناس يوم يأتيهم العذاب قال يوم يأتيهم العذاب قلنا هم البيان وعبد الاحتفاء في الثاني إن يوم يأتي من العذاب يعني يو يعني حين يترفع العذاب لو ما لو ما قد حصلهم يعني وقت الموت وقت الموت لأنك ده عذاب من حين من حين يقول إنسان يموت ينزع يبتير العذاب قال أنزل الناس يوم يأتي من العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب قال يا ربي أخذنا فيقول العاصي كذا يعني يقول كل واحد قال يا الله أخذني قليل وانا بذكر نو دعوتك نمتثل كل ما يتب ونستبي الرجل في قال ام تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال قال بالنسبة هم ما بالنسبه للطاره بقد يجيهم ابذم ما يغيروا لكن قالوا ان حد به قال اولم تكون اقسمتم قالوا ان ربما يومجاز ما هو حقيقة؟ يعني اولم تتمرو وتستمر على حالة الإثيال والظلم ولم تغيرها يعني تحبر عنها بأنهم أكثر من ما غيرهم الحين حين تحرف أنهم ما أي رضاية تغير قال مثل حين تحرف واحد لأن الإنسان حين يجلس على المعافية ما ينفع فيه نافع ويجي كل ما جاء بعض كل ما جاء تذكير كل ما جاء موقف كل ما جاء تغير بيجي له مرض بيجي له عبر كثيرة وجعله مستمر في التكثير يعني مثل الحين يقولون حالة فإنه ما يرضى ما يرضى ما فإنه ما يتوب فقالوا أن نحبر عن هذا القسم أو لم تكونوا أقسمتم ما لكم من ذوال لأنكم ما تغيروا بعد باتجلسوا إيج على هذا الحالة يراد بها إذن استمروا في هذا الاستمرار كثير ما أي ما تأثروا ثم مر عليهم أو نعمركم في الحالة. ما في الآية الثانية أو لم يعمن نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر ما كأمرناكم أليه تذكر فيه أي واحد هذا هو حديث ذكر قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أم وتبين لكم يعني سكنتم في مساكن الأقوام السابقة وتبين لكم كيف فعلنا بهم رح يعني جلهم مصائب وعقوبات في الدنيا وضربنا لكم الأمثال يقول لكم تنتبهوا وترجعوا لا لا لكن الله ما عندك ما بل إنه ما, ما إنه يعني بيقول له المفروض نستفيد نذي ما ضل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 وإنهي قال أنا حتى ربنا معنا قال يا أيها الناس عمنهم؟ ما قال أولم تكونوا أقسمتم قبل ما وسكنتم في مساكن الذين ظلمان فذمتم سكنتم في مساكن الأوساعدين الذين ما رضوا يستجيبوا لأكل الدعوات ورجعه ورجع قال معقوبة ولا ما شو وما عندنا فع لم ما عندنا وتكنتم بمساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال فالمفروض أنكم قدت تعطوا إذا أنتم حقهم ستتعطوا فلرجع أي ما بلرجع فرجعت قلوا ها أخرنا إلى أجل قريب فقال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني قلوا حاولوا مكروا مكر كبير بالدين وحاولوا يصدوا عنه وفعلوا جهدهم وعند الله مكرهم والله داري بمكرهم ما هو بار له والرحمن على الدعوه وان كان مكرهم لتذول منه الجبال عند الله مكرهم عارف لهم وما على ربي والله لا ولو كان مكرهم من الجبال لو كان مكرهم كيف ما هو لو هو مكر يزيل الجبال من شدته. ما هو نافع ما هو نافع امام الله, عند الله مكرهم. وعند الله مكرم وعند الله مكرم وان كان مكرهم لتذول من الجبال لو هو قال وعد رسل منه الجبال فلا تحسبنا الله مخلفا وعدهي رسلا فلا تحسبنا الله بيخلف الوعد أو يخلف الوعد يخلف الرسل الوعد كان قالوا أخر الكلام كذا ربي ما هو مخلف الرسل الوعد يقول أخلفت الوعدة ما بيقول أخلفت الوعدة إياه قال لا تحسبنا يعني هنا كان يعني أنا الجيات اللي يقول ولا تحسبنا الله مخلف رسليه وعده لكن قالوا كان الغرض من هذا أن ربي ما بيخذ الوعد أصلا فلا تكتب أن الله مخلف وعده لا رسل ولا غيره وهنا يعني بالنسبة للرسل يعني إنه باين صرهم يعني قالوا فائدة التقديم هنا قدم المفعول الثاني ولكن كانها أصلا فلا تكتب أن الله مخلف رسله وعده لكن قدم المفعول الثاني وأضاف إليها المخلف قال لا تحتيب أن الله مخلف وعده رسوله يعني لا تعتقد ولا تقاية إن الله يخلف الوعد نهائيا صوتان الوعد للرسل عندما يعزهم بالنصرة إن الله عزيزاً يعني قوي وغني ولا يحتاج لا أحد فلا به, ما به يشيد او أو يرد فإذا قد وعد وعد باه ينجزه والله قد وعد الرسل بالنصرة بالانتصار إن الله عزيز دونتك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار قال إذا عزيز ايضا بدل من من يوم السابقة. لا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم تبدل الأرض أنذر الناس خوفهم حذرهم من يوم يأتيهم العذاب يوم تبدل الأرض غير الأرض حين جاء ربي يجعل هذا الأرض غير ملامحها يعني يدك الجبال ذك ويسويها تماما في يوم القيامة يدك الجبال وتنتهي تماما ويزيل الأجل يعني الحفار وال يعني والتعرجات فيها وتصبح الأرض كلها مستوية تماما في لا ترى فيها عوجا ولا أمثال هذا يوم القيامة إذا تبديل الأرض هذا يعني المعنى أن نتحول إلى حالة ثانية. إذا تبديل الأرض قد يكون تبديل ذات بدل الأرض أرض أخرى وفي آخر وقد يكون تبديل في الصفات يعني بدل ما يجي على هذا الصفات تكون على صفات أخرى. <تصفيق> إيه ولا إيه ولا الإنسان مثلاً لا مثلاً بدل ما بالراها جبال ومنحنيات وكذا ويعني بيجي به عورة فيها وتعب في كثير من الاماكن قال برجع يرخليها ربي كلها مستوي هذا تبدي الارض ورجع يجي العائل اللي هي الجنة اللي يجعلها جنة بيجي على كلها خضرة وايضا مسافة بيجي يمدها مسافات كبيرة هذا الارض إنه في الظاهر ربي برجع يجعلها على تي الأرض جنة لكن بعد ما يذكى ذي فيها كلها نعم <تصفيق> بيجي على الارض سماوات ولا قال امام الهادي ان كذا الحين قال تبدل نبي اجعل هاوي مدها اي قال هذا مدها يعني نبي مد هاوي يعني لها كبيره اللي يقدر عرضها السماوات والارض يوم تبدل الأرض وغير الارض والسماوات وهي تغير السماوات تبدل غير لان احنا بنرجع استنا نقول كواكب انتزلت والشمس صورات كلها بعد نجي وديت تبدل وبرزوا لله الواحد القهار في هذا اليوم برزوا يعني ظهروا أو خرجوا من الآش إما خرجوا من القفور البشر كلهم وخرجوا وظهروا لله الواحد القهار يجي يوم الحساب ولله الواحد القهار يعني لي ما, ما يمكن يقلبه أحد ولا يمكن يرده راج بحكم الله حكمه وثرى المجرمين يومئذ مقرنين في الأطفال قال سراهم يعني مبترنين مع بعض. إنما جم في الأصفاد في البيوت. قال إنما جم مجرّنين يعني المجرمين بعضهم مع مبترن بعض, بعض. بيود هي فيها يوه الجذ مجموع من ال من الظالمين من أصحاب جهنم. يعني ولا. هذا وحدة. واللاجوم مجرّنين قالوا بعضهم مع الشياطين. جون في جذ ونعوذ بالله. قبض المر بو يجوا واحد مربوط والشيطان مربوط عند في جذ وجوه يتعذبوا وواصل. والله والله كذلك لان اصلا عندما يكون الإنسان في تر كما قال واحد حر ولا كسمه ولا ما عليه استحاد عنده ورجع يجمع عنده مدريكه مو مقيدين كلهم هذا كل جوه مناعوذ بالله كلهم نت نوريه قال مقربيننا في الاصابع يعني كلهم كلام مجموعه في ضمن اه الاصابع قد قال مقرنين في الاصاد وترى المجرمين يوم المقرنين في الاصاد سرابيلهم من قطران السرابيل يعني الملابس mm -hmm. قال قطران إنه...